اسئله طبعا مو في مجال الدوره مجالات كلها أه, طريقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور طبعا حضرتك يعني لطيت كثير من المواضيع لكنه يمكن في يحفظني سؤالي لما أنا حقيقة مو شخص تخصصي لكنه مهتم بالموضوع في في نقطة ذكرتها حضرتك موضوع الأخلاق والدين م. قلت أنه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 المجتمعية فهنا مفهوم <تكلم> العداله هل هو مطلق هل هو نسبي وكيف كيفيه النظر للعدالة يعني هاي نقطة طيب يعني حاول من انه اذا اذا ممكن شكرا جزيلا عفوا اذا يمكن يكون اقل بالتفاصيل طبعا بسم الله بسم الله شكرا ابتسم بس عن نقد التاريخ المقصود بالتاريخ اها شو قصدك لا مفتوح السلام عليكم دكتور سؤال معلم كمر في موضوع التعامل مع مع التراث الصور ندري ان نهايتهم اشنون كانت وانهم تهموا بالزندغة والكفر لكن احنا في يومنا الحالي تراثهم غني جدا جدا جدا فاشنون نتعامل مع التراث ناخذ منهم تمام عليكم السلام ورحمة على الله. أنا عندي سؤال أن الواحد شو أن يتحكم بالأفكار؟ بحيث إنه هو مذكورة أفكار صودة. وثاني شيء أبي أعرف عندنا عالم الموت. سؤال الثالث عن اليقين الصادق شان الواحد يوصل في اليقين الصادق لو مفضلك تعيد الجزء الأول كيف يتحكم في أفكاره يعني بحيث أن الآن أقول أفكاري مو أفكاري تقول جزء نأخذ الأجوبة أخذ الإجابة نعم الموت وبعدين اليقينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا بالحق وأن خير الفاتحين أما بعد إخواني الأفاضل الأخوات الفضليات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في الحقيقة يعني طلب مني أن أكون مختصرا هذا جوابي عن هذه الأسئلة سأحاول يعني مهم صعب طبعا لأن الأسئلة كبيرة بعض الأسئلة كبيرة وضخمة وااا يعني موضوعاتها إشكالية نعم والكلام فيها طويل الشعوب كما يقال والذو لكن نحاول أن نعطي المحات وإيقاظات بحسب ما يتسع له المقام إن شاء الله تعالى <تصفيق> نعم نعم أخ يا الفاضل أبو نعمة سأل يعني طلب تنويراً زائدا لمسألة لم طبعاً أتعرض لها فقط أنا ذكرتها يعني في سياق آخر وهي مسألة قناعة الشخصية ضمن مفكرين آخرين أن الأخلاق لا يمكن أن تقوم بلا دين أو على غير أساس من الدين طبعا هذه المقولة هكذا يمكن أن يختلف معي فيها كثيرون إذا لم نحدد بالضبط مفهومنا للدين لست أعني أنا أيها الدين السماوي أو حتى الأديان التوحيدية أنا أتكلم عن الدين بالمعنى العام. أتكلم عن الدين أنت هذا مهم جدا بالمعنى العام المعنى الأكثر عمومية للدين هو الاعتقاد بالمفارقة الاعتقاد بالمفارقة أي أن هذا الكون ليس مكتفيا بذاته ليس مكتفيا بنفسه هذا المعنى العام للدين طبعا هناك محددات عامة لكل دين واختلف فيها أيضا درسول الأديان وفلسفة الأديان لكن من ضمن المحددات ذكرها ويليام جيمس في كتابه ألوام الخبرة الدينية هذا المحدد كرقم واحد يعني الاعتقاد بعالم آخر الاعتقاد بقوة أخرى خارج الكون خارج الكون غير مشمولة أي بالكون طبعا هذه القدرة لها لياقة ها ولها الرغبة أيضا أن تتواصل مع هذا العالم بطريقة أو بأخرى تختلف طرق هذا التواصل في الأديان التوحيدية أو الوحيانية كما يقال عن طريق الأنبياء والمرسلين في أديان أخرى عن طريق الإلهام والحدوث إلى آخره أنا أتكلم عن الدين بهذا المعنى، بهذا المعنى المعنى الأكثر إطلاقية وعمومية وليس عن الدين بالمعنى إيه الخاص. معنى الالتزام يعني. ليس فقط الالتزام لا ليس الالتزام يعني الذي تكلمت عنه يوجب أن يكون يعني تحديداً فلسفياً للدين ما هو؟ لاعتقاد أن هذا الكون هذا الوجود هذا العالم ليس مكتفياً بذاته يعني هناك ضروب كثيرة من الفلسفات المادية والتوجهات حتى العلمانية كالعلمانية الكلية تعتقد أن هذا الكون مكتفٍ بذاته. يعني هي نظريات مادية محضة لا تعتقد بأي شيء مفارق لا تعتقد بأي شيء وبالتالي يصبح الإنسان مرجعية ذاته مرجعية ذاته في نظري هذا ليس خطيرا فقط هذا مدمرا وكارثيا هذه الطريقة من التفكير هي التي أفرزت لنا الفلسفات النيتشوية نيتش لم يكن طبعا يؤمن بأي شيء مفارق رسالته الكبرى كما عبر عنها تحطيم كل هذه الأصنام آه كل هذه الأصنام لما حطم الدين حطم أخلاق طبعا ماذا استبقى من سبقه هو؟ سبق أخلاخ العنف وأخلاخ القوة وأخلاخ الإنجاز ها وأخلاخ دهس الآخرين كان يقول إذا رأيت ضعيفا ها إنسانا أشل أو أعمى مثلا ويوجك أن يقع في حفرة دعه فيها ها تخيل هذا يتشه هذا يتشه وهذا فيلسوف أخلاقي هذا معنى الأخلاق عنده هذا الأخلاق ها دعه فيها قال لعمه هذا المشتول دعه ها لننتهي منه أفضل طبعاً بعد ذلك حتى إيه يعني النظام الشمولية كالفاشية والنازية كلها ترتبت على مثل هذه الأفكار ومثل هذه النظريات مثل هذه النظريات فالاعتقاد بأن الإنسان مرجعية ذاته يعني بجملة واحدة وبكلمة واحدة وبخطوة واحدة فعلاً أن البقاء للأقوى البقاء للأقوى البقاء للأقوى هذا ما حصل وهذا ما يحصل بخلاف الاعتقاد بالمفارق مرة طرحت سؤال أنا يعني قد يكون طرحه غيري أيضاً هناك عبارة ماذا نذكر نيشة لنيشة تقول إن الأخلاق هذا جزء من فلسفة هي أخلاقية إن أخلاق الرحمة والحلم والصبر والعطاء والإحسان رحمة الكبار بالصغار يعني ورحمة الواجدين بالمترابين قال هذه الأخلاق كلها حيلة ابتدعها الضعفاء لكي يختلوا بها الأقوياء لكي يضحكوا على دقونهم ويأخذوا إيش؟ شيئاً من مجازاتهم في مقابل نيتشي وقف ماركس ليقول مقولة معاكسة تماماً قال هذه الأخلاق حيلة احتال بها الأقوياء والكبار لكي يستضعفوا بها الصغار عشان سكتوهم يعني بعبارة أخرى نقول إيه الدين واخلاق الرحمة واخلاق المودة والإحسان في نظر نيتشي هي من ابتداء الضعفاء لسرقة منجزات الأقوياء ماركس عكس الآية طبعا ماركس سابق عن نيتي بقليل نيتي 1900 مات ماركس 1883 يعني قريب جدا منه يعني متعصران. ماركس قال لا هذه من اختراع الأقوياء لكي يضمنوا هيمنتهم واستبقاء هيمنتهم على الضعفاء أنا طرحت سؤالا كلتا المقولتين كاذبتان طبعا هذا وجه في اللغة يمكن أن تقول كلتا هما كاذبة أو كاذبتان بعضهم يرى أن هذه أفصل كلتا المقولتين كاذبتان وخاطئتان لكن حنا ليك بعض الشر أهون من بعضي أيهما أدنى إلى الحق طبعا لا في واحد أقرب إلى الحق أيهما أدنى كلتهما إيه مقولة بار لكن أيهما أدنى إلى الحق لأن الباطل أيضا إيه أي بعضه أدنى إيش الحق وبعضه أمعن آه في البعد عن الحق واضح جدا هذا ربنا قال وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا أقربهم لا يتطبقون مع لكن أقرب بينا النصارى أقرب من اليهود مثلاً والمشركين واضح بعض الشر أهونه من بعض طيب فكروا في هذا السؤال العجيب مين أقرب كلمة نيتش ولا كلمة ماركس لماذا لو نتحاور لماذا ماركس أقرب لماذا نيتش أقرب لأن عن حاجة الفقير أولى بخلط الصفات هذه هيستمر مغني لا يتساون بالحاجة يملك القوة على كل حال الذين قالوا نيتشي أنا أتفق معهم قد يكون لدينا قالوا ماركس على صواء لكن أنا أتفق على أن مقولة نيتشي أقرب إيه، لماذا؟ سأبرر لكم طبعا في ردنا على ماركس لا يعدم ولم يعدم والآن لا يعدم لا يعدم الأقوياء والكبراء ألف حيلة وحيلة غير الدين وغير الأخلاق لكي يهيمنوا على الضعفاء بما فيها الحديد والنهر والسجون والزنزين أه والترهيب الترهيب يعدمون لا يعدمون هذه لكن انتبه الضعيف المسكين إذا عدم حيلة لو افترضنا أنها حيلة هذا يسموه يعني إيه تنزل نقاش اعتباطي هذا فقط ها من باب التنزل لو عدم الضعيف حيلة الدين والأخلاق المرتبطة بالدين بماذا يقنع القوي لكي يعطيه هو. لكي يحن عليه ولا شيء لا يستطيع ليس في يده شيء لذلك نيتشي أقرب إيه؟ إلى الصواب. أقول حال أعود إلى إيه؟ <تصفيق> إلى موضوع الرئيس. إذن أنا أتحدث عن الدين بالمعنى العام، مش الدين الوحياني أو مش الدين بالمعنى الخاص. يعني محمد عبد ورحمة الله عليه صاحب المنار أو الأجزاء الأولى من المنار طبعًا. لما أراد أن يتكلم عن الدين، لأن الله يتكلم عن الدين إن الدين عند الله الإسلام، مش دين محمد. محمد وموسى وعيسى ونوح وآدوس كل الأديان. أه؟ إن الدين عند الله الإسلام. قال هذا الدين قيامه شيء فقط. آه. الإيمان بالله والحساب في الآخرة. أنه في إله وفي حساب في مسائلة فقط هذا الدين قال أساسان في كل دين فجرد الدين من كل مشخصات التشريع وجعله فقط مقتصرا على هذا الاعتقاد الوحياني الأعلى الإمان بالله واليوم الآخر والقرآن قال هذا إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آية مشكلة على فكرة هذه آية مشكلة وحولها بحث طويل جدا جدا وهذه الآية إلى الآن لم تدرس حق درسها ولم يفرغ من القول فيها بالعكس أنا أرى أن كل المفسرين تحاموا الكلام فيها لأنها مشكلة وخاطرة جدا وكل ما قيل فيها ليس بكاف آية خطيرة جدا جدا هذه هذه الآية يمكن تشكل دستورا في الاجتماع الديني الكوني العالمي هذه الآية على كل حال نعود إذن هذا معنى الدين لدينا أولاً آه. ثانياً العام قد يرد علينا بالقول غير صحيح لماذا يعني لماذا لا بد أن تستند الأخلاق إلى دين الإيمان بالمفارق الإيمان إيه بالمفارق آه. لماذا واي أجدنا ماركس نفسه وقد اقتبسته قبل قليل هذا الرجل أخلاقي يعني بشكل لافت أنا قلت لكم أنا معجب بالجانب الإنساني في ماركس ماركس في الثلاثة أو في الرابع والشيء من عمري احتاز على الدكتوراه بامتياز كان يستطيع أن يعيش من الدكتوراه هذه ويأكل الذهب يدرس مثل أي بروفيسور في الجامعات الألمانية وإنسان محترم الرجل عاش فقيرا ومات فقيرا لم يكن يجد العلاج حتى لبنياته أه؟ لبنياته من أجل أنه يفكر فعلا في مصلحته في معاناة الضعفاء المسحوقين كان بإنسان عظيم جدا جدا في النظر هذا أشرف من ملايين من رجال الدين اليهود والنصارى الذين كانوا يتحالفون مع القوى البرجوازية هذه القرى أسماية لسحخاء المتهدين هو أشرف منهم وأكثر إنسانية منهم وأعظم أثرا في تاريخ الدنيا منهم هذا الرجل أقام الدنيا ولم يقعدها يعني أثر في الأخير يعني التاريخ أثبت حاجة الناس عليه حاجة المرحلة وكل مرحلة ربما إلى مثل هذا الفكر فعنده أخلاق رجل أخلاق عالية جدا جدا يكفيه هذا الاهتمام ليشهد على أخلاقيته وأخلاقية ما نزعيه الفكرية بغض النظر عن توفيق في أشياء وخذاني في أشياء أخرى لكن من أين استمد هذا هو هذا ماركس لم ينشأ في فرال ماركس لم ينشأ المريخ ثم إيه يأتي بالبراشوت على الأرض آه؟ على أنه ملحد صرف محض ويأتينا بهذا الطرح الأخلاقي والفلسفة طبعا والاقتصاد غير صحيح ماركس نشأ في أسرة يهودية دخلت بعدين في إيه؟ في النصرانية ماركس كان يقرأ تراث الأمم الغابرة الروماني واليوناني ماركس في كل صيف كان يقرأ هومر الإلياذة والأوديسة كل صيف وطبعا النفس الديني والميثولوجي طبعاً واضح يتخلى كل نسيج إيه هذه المقررات وهذا التراث إذا ماركس لا يستطيع لا ماركس ولا يتشي ولا كانت ولا أي واحد لا يستطيعون أن يفتنوا ماذا من تأثيرات الدين تأثيرات الدين تتخلى كل شيء في الأدب ماركس يستخدم كثيراً جداً في كتبه وأنا قرأت معظمها كلمة شهيد إيه وإيش شهيد كلمة ذات يحاء وذات أساس ديني إلى الآن الشعيون يستخدمون كلمة شهيد يقول لك شهيد إيه تحدث عن أي شهيد يعني شهيد هذا مصطلح ديني آه مصطلح ديني عرف في العهد الروماني مع الشهداء المسيحيين عصر الشهداء عصر الشهداء يستخدمه كثيرا يستخدمه كثيرا إذن نستطيع أن نقول كل ما نلمسه من أخلاقيات هؤلاء العلماني الكبار والملاحدة أيضا يعود وتنميه أسس وأصول دينية لم يستطيعوا الإفلات منها سأعمق هذا المنظور حتى لا أطيل عليكم بمثال أخير جيفارا شي جيفارا الطبيب أيوة الأخوة البرجوازي من عائلة برجوازية أيضا آه لأب وأم محترمين وكان يستطيع أن يواصل حياته آه في الأرجنتين آه كأي طبيب أيضا ويعيش معززا مكرما لماذا الرجل آه قطع وسلخ شبابه وما حتى يعني إيه في بداية كهولته من أجل الشعوب المضومة كان أمره الذي يحدو أن يشعل ألف ثورة في ألف بلد وأن يحرر الدنيا آه خطة الألف نار يسميه خطة إيه الألف نار أنا قلت مرة كلامه وفي مسجد قلتها في مسجد في مسجد رسول يعني كل المساجد إيه لله ورسوله في مسجد قلت تيجي في ضاري وطبعا وأنا أنا أحب أن أكون صادق أنا مختلف على المشايخ في شغلة بسيطة وأقول كل كلمت أنا بحب أتكلم قناعتي ما بحب أشلأ هذا للجمهير ولا المشايخ ولا طلابي ولا العلماء يكون عندنا من الحرية ونتناقش ونتحاور كثير من الطروحات اللي توصلت إليها لما كنت أقول مع بعض إخواني علماء الكبار علماء كبار على مستوى الأمم العربية واللي والله يا شيخ أنا هذا في قلبي منه شيء من عشرين ثلاثين سنة طيب تسكت لماذا تحدثي أخي قل هذا قل أنتم أنا سأقوله ويقول بعدين أنا تعود على هذا لا سكتين والله ويقولون ماذا يريد أن يطلب إيه أو ما يطلبه المستمعون الجماهير يعني غير صحيح هذا فقلت ها قلت يعني أكثر الذين درسوا حياة هذا الثائر الكبير شجبارا يتأثرون به أحيانًا تبكي تبكي رغمًا عنك، حين تقرأ حياة هذا الإنسان أنت تبكي، حين تشاهد ثأقياً عنه ونهايته إيل مساوية تبكي أيضًا وتشعر بالصغار أنك صغير بالنسبة إلى هذا الإنسان الملحد، بالماركس الملحد، بس أخلاقي أخلاقي بشكل غير طبيعي، أنا أخلاقي مثله مستحيل مستحيل يكون شيخ، آه، من علماء الدين في الإسلام في يهودية في المص في, في النصران في أي دين من الأديان ها، بوكل وبيشرب ومنتفخ أيها الإخوة من أرزاق الناس. وفي نفس الوقت يفتي ضد مصلحة الجمهور وضد الشعب صحيح؟ نعم لصالح السلطان الظالم لصالح كذا لصالح الاستعمار مرات ها وبعدين يقول لي أنا أخلاق عن أي خلق تتحدث بالعكس أنت تذبح الدين بسيف الانتهازية والوصولية وهذا أشرف هذا أشرف فلماذا نتأثر به؟ يمكن في الجزيرة قبل سنتين جاءوا عنه جاءوا عنه برنامج وثائق لطيف جدا جفارة مال تقريبا وشوفنا محجبات محجبات يستوحين يستوح أنا مستغربتش طبيعي جدا جدا يستلهمنا جيفارا ليه تستلهم جيفارا مش شايف من علماء الدين ومن رجال الدين من هو في مثل قام الجيفارا من هو في مثل آه تمجيد الجيفارا نفسه لمصلحة إيه العالم لمصلحة الكون لمصلحة البشر فأنا قلت لهم أقولكوا شغلة جيفارا هذا آه بشكل أو بآخر هو مؤمن بالله تبارك وتعالى هو لم يدرك أنه مؤمن هو كفر بالله كما قلت لكم بالمعنى الذي كفر به ماركس أيضا كفر بالله اللي بتمثله الكنيسة اللي بمثله البابا قال إذا هذا الله أنا بديه أنا كافر به لا أؤمن به جاء مرة أحد الناس أيها الإخوة والأخوات إلى أحد الأمة الكبار وقال له يا إمام يعني ما بالنا أن ندعو الله تبارك وتعالى فلا يستجيب لنا قالوا أنت ما دعوته قالوا كيف أنا لا أزال ولا أدعو أدعوه قالوا أنت لا تدعو الله أنت تدعو إلها قددته على قد هواك أسقط في يد الرجل أو سقط سقط في أيدي سقط في يد الرجل وهذا جواب عجيب وصحيح مئة في المئة قالوا أنت تدعو لا تدعو الله الذي تعرف إلينا في كتابه الكريم على أنه كذا وكذا وكذا وكذا والذي يطلب أيضا منا كذا وكذا إلانا لا يطلب شيئا له إنما تدعو الله الذي قددته أنت فصلته على قدك يعني بعض الناس بعض الناس أه لا يعرف الله تبارك وتعالى حين يكون قويا متسيدا متسلطا في موقع المسئولية وسدة الحكم لا يعرف الله يعرف كيف إيه يمسخ والعياذ بالله من أمامه كيف يتغول ماله كيف يصادر حريته كيف يهين كرامته كيف يستذله ويستخذيه لكن حين يصبح هو في موقف الضعيف يبدأ يجر يا الله يا الله عن أي إله تتحدث أنت مستحيل أليس كذلك؟ لذلك هذا عبد منكر الملكة تقول يا رب أه. هذا صوت من عبد ضعيف صوت منكر من عبد منكر ما بيعرفوش هذا ولا ما الصحيح أليس العبد الذي يتعرف إلى الله وعلى الله في الرخاء لكي يعفه في الشدة انتبه أه. يعبد إلها على على قدي، على مقاسه أه. يريد إلها يحقق له أهوائه فقط ومصالحه مهما حققها كان إلها طيبا كريما أه. تمام هذه وثنية هذا ضرب من بالوثنية اليونانيين كانوا يعبدون إله بان إله الخصب والرعي والمراعي فإذا قحطوا آ لم يعني إيه تمتل السما ولم تمتل الأرض ذهبوا إليه وقذفوه بالحجارة والعنو مش معطش ناش إيه هذه مصالح متباينة مش هيك الله تبارك وتعالى قال له أنت لا تحبوا الله فأنا بقول عاد بمعنى معاكس بالعكس جوارك كان يعرف الله تبارك وتعالى بمعنى من المعاني آ مش بالمعنى الكامل اللي نعرفه به إن شاء الله نكون نعرف اللي بالمعنى الكامل أحسنت كيف أنا أقول لكم من يستطيع أن يقارب الله كذات ولا أحد ولا حتى الأنبياء ما في واحد يعرف الله كذات لأنه ليس كمثله شيء ذات لا كالذوات لا ينطبق عليها أي شيء مما ينطبق على إيه؟ على كل شيء مخلوق موجود لا إله إلا هو إذلك كل ما خطر ببالك فالله بخلافه ذلك ليس كمثله شيء لكن كيف نقاربه إذن نقاربه كصفات كاتجاه نقاربه كرحمة لا إله إلا هو نقاربه ككرم نقاربه كتسامح آه نقاربه كتسامح نقاربه كمعنى إذن ليس كذات وهكذا نصي عليه على فكرة وهذا هو التدين الأخ تلصقت في الأخير عن اليقين الصدق كذا أقول له هذا بداية اليقين هذا بداية اليقين انتبهوا، آه. ولذلك يجتمع أن ترى الإنسان إيه دائما يعني يهتف ويهل بسم الله تبارك وتعالى وربما تنهل دموعه لكن مسيرته في الحياة ومسلكه يؤكد آه نعم، يؤكد أنه من أبعد خلق الله عن الله من أبعد خلق الله عن الله فما معنى أنه قريب الله كما كمعنى كما في الحديث عبدي مردت فلم تعدني مردت يا رب في البخاري هذا كيف إيه؟ في مسلم عرف. كيف إيه أعودك وأنت رب العالمين ألم تعلم أن عبدي فلانا مريض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني لو عنده الله أكبر هذا هو الله تبينوا هذا هو الله ولذلك قال لك أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي إني أدنوا إليهم كل يوم كذا وكذا قراطة ولولا ذلك هدموا فمن كان عندهم من كان مع الضعفاء والمساكين والمحاويج والمكسورة قلوبهم من أجل الله وجد الله وشعر بالله الله يشعر به انتبهوا مشكلتنا نحن نريد أن نعلم الله ندرسه في الكتب العقائدية علم الكلام والله تكلم فرق هذا لا المهم أن نشعر بالله أن نجد الله في نفوسنا لم تسعني سموات ولا أرضي لم تسعني عفوا سموات وقلب عبد المؤمن هو هذا عبدي استسقيته فلم تسقيني استطعمته فلم تطعمني استسقيته إلى آخر الحديث شوفتوا هذا مقاربة الله كاي كمعنى إذن جيفارا كان يقارب الله إيه؟ كمعنى يقارب الله ككرامة للإنسان كحرية البشر كعزة كعدالة كمساوالة بين الناس هذا هو الله بهذا المعنى المسكين هو كان يعبد الله ويقاربه دون أن يشعر دون إيه؟ وأنا أقول لك وهذا سر تعاطفنا الفطري معه وحتى بكون الشيخ كثير وتقي يتعاطف في الداخل معه يقول لك إنسان نبي لهذا طبعاً نبيه لأنه يقارب الله تبارك وتعالى لكن يحمل العنوان إيش؟ الخطا يحمل لافت خطأ هو نحن العكس نحن لا فتوى الله والرسول وأنا سير في الطريق الخطأ والعنوانات يعني عناوين العنوانات لا يمكن أن تغني عن الحقائق شيئا أكتفي بهذا القدر إذا هذا الذي أريد أن أقوله بهذه الطريقة إذن يصبح فعلا لا معنى للأخلاق خارج الدين لكن بهذا المعنى للدين وبهذا المعنى أي لمقاربة الله تبارك وتعالى آه طيب نأخذ سؤال أخين الفاضل نأخذ التاريخي آه إذا أردت أن تتوسع في هذا الدكتور مرحوم عبدالرحام بدوي عنده كتاب كامل في النقد التاريخي طبعا كتب كثير جدا كالبوبر عنده كتاب في عقم التاريخانية يعني استخدام التاريخ مذهبا لتفسير كل شيء زال اقتصادوية مثلا من جهة أخرى عنده كتاب ممتاز يعني ناصح بقراءته عقم التاريخانية يعني المذهب التاريخاني لكن تقليديا جرى استخدام هذا المصطلح النقد التاريخي على مستويين النقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي بنقد الوثائق، بنقد الوثائق والمستندات. لأنه التاريخ هو التاريخ. التاريخ هو أحداث يعني أشخاص وأماكن وأحداث. الأحداث تفنى يعني أعراض أعراض انتهت. والأشخاص يموتون ويفنون وتبقى إيه الأماكن؟ آه والسيرة تبقى الأماكن إيه والسيرة؟ السيرة اللي إيه المحفوظة في مادة؟ في الوثائق في المستندات. وإلا يضيع الحدث يعوم مباشرة في في بطن العدم التاريخي الإمام السخاوي في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ كتب يقول من ورخ يعني من أرخ ميتا فقد أحياء وكذلك من كتب أي سيرة مدينة أو سيرة حدث أو سيرة معركة فقد أحياءها وإلا إيه؟ تعوم في بطن ففي هذه المرحلة لابد إيه من نخض المستندات والوثائق وفق مناهج معينة هنا نفق خرلان الفخار كمسلمين بفضل الله أن علماء مصطلح الحديث قدموا هنا للبشرية ليس فقط للمسلمين زادا غير مسبوق قواعد في النقد الخارجي من أذكى ما يكون غير كاملة أنا أقول لكم مش بيرفكت في في نقود عليها في بعض أشياء ولا بد أن تتمم مشتى المسلمين أنهم بنوا في البداية يعني بنشاط عارم ها وبجهود متألقة متسرع حديثة ثم قاعدوا آه يعني بعد القرن تقريباً إيه الخامس الهجري ما في إضافات حقيقية نتبوها لا في العلوم الكونية ولا في العلوم الشرعية واللغوية إيه اليوم اجترار مسألة اجترار لكن لو أكملنا ما إيه ما بدأ به أجدادنا من وضع ضوابط النقد الخارجي آه للأسانيد أسانيد الأحاديث وأسانيد التاريخ لاتينا بشيء عجيب أذكر أنا العلامة والمؤرخ الماروني اللبناني أسد رستم آه هذا علامة كبير ومؤرخ خطير جداً هذا الرجل انحدر في أوائل الثلاثينيات إلى دمشق الشام، آه، وهو مسيحي ومؤرخ كبير، آه، وجلس فترة لا بأس بها بين يدي محدث الديار الشامية، العلامة الإمام والوريث الصالح بدر الدين حسني، قدس الله سره الكريم، هذا فلته هذا الرجل، آه، يعني بشيادة الكتاني قال لم تر الأمة بعد ابن حجر عصقلاني مثله. من ثمانمائة ومثمان خمسين، شيء رهيب، آية من آية الله كان هذا، شيء يعني آية من آية الله حقيقة فتعلم عليه علم مصطلح الحديث وكتب كتابا أدعو أخي السائل الفاضل أن يقراه، كتاباً أمك أن في ساعة حوالي مئة صفحة من القطع المتوسط، اسمه مصطلح التاريخ مصطلح التاريخ، يناظر به إيش؟ مصطلح الحديث مطبوع الآن الحمد لله أن طبع حديثة فيها مرة هو طبع قبل 60 سنة طبع طبع حديثة في المكتبة العصرية تاعت الأنصاري في بيروت أنصحكم بقراءته اسمه مصطلح التاريخ أثبت فيه أن طريقة علماء المسلمين في النقد الخارجي للنصوص طبع الحديثية لأسناني النصوص الحديثية هي أحسن طريقة يمكن أن تعتمد وأن تصنع في النقد الخارجي للحوادث التاريخية لوثائق شيء ممتاز هذا النقد الداخلي للأسف قصرنا فيه كثيراً المسلمون قصروا فيه لكن وضعوا له بعض الأسس وقصروا حتى في تطبيق هذا إيه البعض اليسير المنزور من الأسس آه. أحسن من حاول أن يحييه بضرب أمثلة واقعية فعلاً من التاريخ العلامة ابن خلدون في المقدمة ابن خلدون وضح لنا كيف يكون إيه النقد الداخلي النقد إيه الداخلي الآن بدأنا نلاحظ ونلاحظ في الفترة الأخيرة من بعض علماء الدين الجريئين والجسورين يعني محاولات أيها الإخوة لا يتهيبون فيها من النقد الداخلي لبعض النصوص الحديثية مع أنها نصوص ثابتة في الصحاح أو ثابتة في الكتب الستة يسألك صحيح النقد الخارجي تمر لكن النقد الداخلي في مشكلة على كل حال هناك هي قواعد مطولة أنا أنصحك أيضا أن تعود إلى أي كتاب شوية يكون موسع مش مختصر أو كذا ومش مسهب جدا في علم مصطلح الحديث يمكن أن تتوسع في معرفة طرق العلماء في النقد الخارجي والنقد الداخلي نعم، على كل حال بمعنى آخر حتى لا أوطيل، أيضاً النقد التاريخي يستخدم لدى الآخرين بمعنى يعني مختلف عن هذا لا يتناقض مع هذا، لكن يتممه، لا يتناقض معه، وإنما يتممه، ويلتقي أكثر ما يلتقي مع النقد الداخلي، مع النقد الداخلي تقويم الأشياء من منظور تاريخي من منظور تاريخي يعني يمكن أن تقوم عمل أدبياً من منظور تاريخي مش شرط أن تقوم إيه فقط أحداثاً آه أحداثاً تاريخياً يمكن أن تقوم عمل إيه عملاً أدبياً أو فنياً من منظور تاريخي آه كيف بقراءته أو إعادة تسليقه وضعه في في السياق المفترض أن يكون فيه آه فإما جاز وإما إيه وإما تعثر وهكذا في سائر إيه الأعمال الفكرية هذا باختصار الأخت الفاضل سألت عن التراث الصوفي الفلسفي الحلاج وابن عربي محدين وطبعا ابن سبعين صاحب بود العارف وابن الفارض وكثيرون آه. والسهر واردي نفسه صاحب اللوائح أي. كيف نتعامل مع هذا التراث طبعا يعني لا أريد أن أكون مستسهلا في الجواب وأقول كما نتعامل مع أي تراث لا تراث الصوفي فعلا تراث يعني له مزايا وله خصائص أول شيء لغته لغة خاصة معجميتها معجمية خاصة يعني تأتي الآن بالمعجم الشرعي ها لو تعيد قراءة أو إنتاج التراث الصوفي سوف تتورط في أخطاء كبيرة في حق البحث العلمي في حق الحقيقة الموضوعية ها في حق هؤلاء الذين تقرأ لهم أو تعيد قراءتهم ويمكن في حق الشريعة التي ستُتهم في الأخير بأنها إيه بأنها يعني جاف مثلاً أو ظاهرة أو جامدة أو كذا آخره فا المعجم الصوفي هي معجم متميز مشكلة إيه هذا المعجم أيضا أن جزء منه لا يمكن فهمه بالدرس على طريق المستشرقين يعني إن أنا أشرح لك بالضبط هذا لا يكفي في أشياء لا تفهم حتى تعاش ولذلك حدها تعريف يعني يختلف جدا بين إيه بين من أراد إيه تحديدها تعريفات كثيرة جدا جدا خذ الرسالة القشارية مثلا طبعا في التراث الصوفي بعامة مش الفلسفي خذ الرسالة القشارية وخذ أي باب وشوف بعدين إيه الحدود مختلفة تماما مختلفة إيه تماما آه. حتى في المصطلحات شبه الشرعية أو الشرعية آه. التوبة التوبة أن تنسى ذنبك لا التوبة ألا تنسى ذنبك تعريفين مختلفين لعارفين مختلفين كلنا يتحدث إيه من منظور تجربته؟ الشخصية من تقييمه الشخصي آه. طبعا لماذا أقول إيه؟ لغة خاصة وصعبة ولابد أن تعاش لأنه لدى الصوفية بالذات كلمة في منتهى الروعة يقولون كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة ولا فسرت هذا فلسفيا آه. اللغات كل لغة مش عربية موضوعة أصلا للتعامل, للتعامل التحديدي يعني التعريفي مع المحدود لأنه لا يمكن تحديد إلا إيه المحدود بذاته إذا شيء غير محدود لا يمكن أن يحد يعني إيه تعطي ديفينيشن أو تعريف لذلك مثلا من يعرف الله ألا يستطيع أحد أن يعرف الله مستحيل تعريفات غير منطقية يعني لا لا تستوفي الشروط إيه المنطقية بعضهم يعرف الله تعريف لفظيا ومشتق من إيش كذا هذا تعريف لفظي آه لكن تعريف الله على الشرط المنطقي مستحيل لأن الله غير محدود لا إله إلا هو ولذلك سيباوي صاحب الكتاب لما رؤى في المنام بعد موته قيله عثمان عثمان بن قنبر ماذا فعل الله بك؟ قال الحمد لله غفر لي وأنزلي منزلا خيرا بماذا؟ قال بقولي في الكتاب الله أعرف المعارف لا يعرف قال هيك في الكتاب الله دخل فيها الجنة قال الله أعرف المعارف لا يعرف لا إله إلا هو فضرب مثلا مثلا لو افترضنا أننا سألنا أحد السادة وقلنا له من هذا الطفل فقال هذا ابني إيه يجوز بعدين سألنا عن الرجل إيه شاب آه يعني يدانيه آه يقاربه في السن ومن هذا قال ابني نقول محتمل يمكن الزوج عمره 18 سنة زي عمره بالعاص عمر رأسه زوج عمره حوالي 10 سنين 11 سنة آه اللي كان شو ابنه نفس الشيء في نفس السن نفس الشخصية آه فممكن بعدين سألنا عن واحد في سنه آه وقد إيه يكبره بقيل فقال هذا إبني نبدأ ابن نشك آه نشك في عقل هذا الإنسان آه سألنا عن رجل أكبر منه فقال هذا ابني فسنستخلص حتما أن هذا الرجل لا يعرف معنى كلمة إيه؟ الإبن لا يعرف معنى كلمة الإبن آه. إذا اتسعت عنده لتعرف كل شخص في الحقيقة هي لا تعرف أي شخص أليس كذلك؟ يعني هذا وظيفة اللغة اللغة لابد أن تتعمل مع, إيه؟ مع محدود آه. فتحده بالألفاظ فتحده بالألفاظ كيف إذا دخلنا بالأمس إحنا في الدروس الفلسفية؟ تكلمنا عن كهف ما وراء العقل طور ما وراء العقل بالنسبة للمعتكف في كهف العقل بلغة أبي حامد قدس الله وسره جميل جميل معناها ذاك طور لم توجد اللغة أصلا للتعامل معه للتعامل معه اللغة أصلا هي قاصرة للتعامل مع, إيه؟ مع المعيش والمذوق والمحدوس والمختبر في هذا العالم ولنضرب لكم مثلا مرضو مشكورا كلمة الحب عجيب هذه الكلمة هذه مثل كلمة الإبن تتسعية لأبو وجد وعمه وابنه وصاحب وأخو نحن تخيلنا زي هيك نحن نحب الله ونحب الرسول ونحب الملخية والبامية ونحب الأراني ونحب الأفلام اللي مش عارف الأكشن ها ونحب دروس الفلسفة ونحب المساجد ها ونحب الفضل والكرم والنبل ونحب زوجاتنا ونحب أبنائنا ونحب أصدقاءنا كل هذا نحب حب حب ايش الحب إيش الكلمة هذه إيش تصف الكلمة هذه وفي سؤال هذا مشترك لفظ ولا مشترك معنوي آه، تيجاوبه، <تصفيق> هذا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي، معنوي هذا مشترك معنوي، الحب زي الكتابة، مش مشترك لفظي، مش كلمة العين، مشترك معنوي، لكن في عنده مشكلة المشترك المعنوي هذه مشكلته، هذه إيه مشكلته، وفي نفس الوقت لابد أن تكون اللغة على هذا النحو، لماذا؟ لأن اللغة لكي تكون لغة تؤدي وظيفة التواصل، التواصل لابد أن تكون اقتصادية. الاشتراك المعنى فيها من سماتها الاقتصادية. لو لم تكن كذلك، ها، لاضطررنا أن نضع كلمة تعبر عن هذه العاطفة الخاصة. ها العاطفة، الوجدان الخاص. إذا كل شيء بحياره، وبالتالي ستتضخم اللغة بشكل غير طبيعي. ربما إيه؟ يعني أحدون يبلغ ايه سنه السبعين ثمانين وهو لسه إيه؟ لا يتكلم جيدا لأنك هتحفظ لكل إيه لكل حالة كلمة تعبر عنها. على الأكل وجداني مع صحيح شيء شيء مش معقول طيب فكيف إذا قفزنا الآن انتبهوا هني كيف إذا قفزنا إلى طور آخر آ وراء كل هذا الطور الحسي المادي الذي نعيش فيه وين من علينا اللغة تفشل تماما صحيح اللغة تفشل تماما لذلك يمكن أن يعزى إخواني الشطح الذي يقع فيه الصوفية والأولياء والعارفون آ ليس إلى سوء معتقداتهم حاشي الله ها وإنما إلَّهُ خُصُور اللُّغَوي وتورطُهُم في خطأ هم تورطوا في خطأ أصلاً إيش هو إستخدام اللغة المحدودة هذه للتعبير عن شيء لا يُعبَّر عنه باللغة ولذلك أحسن تعبير في تلكم إيه أو عن تلكم الحالة شو هو الصمت آه الصمت لا نتكلم الصمت جرب عليك أن تجرب وأن تعيش هذه الحالة وخلاص ما في فمسألة معناها معقدة وصعبة فلو ذينا إلى هذا التراث طبعا نحن لا نبرر انتبهوا لا نبرر هذا التراث الصوفي جملة وتفصيلا بمثل هذا المدخل لا لا لا لا هذا يعتبر جنيا برضه على الحقيقة لكن فيه جانب لا يستهان به يمكن إيه أن نعمل فيه ما ذكرناه لكن فيه جوانب أخرى واضح طبعا يعني نأخذ مثلا موحدين ابن عربي أه؟ موحدين ابن عربي رحمة الله عليه واضح أن الرجل تقريباً حاول أن يحيط بالتراث الثقافي الكوني في عصره للأسف في أكثر فعله لم يشر إلى ذلك يعني من عربي مثلاً لا يقول لك هذه فكرة هندوسية ها الفتوحات فيها جملة غير إيه سيرة من إيه من الأفكار والعقائد الهندوسية ها فيها جملة أيضاً من أفكار البوذية بوذية مهيانا الآن بدأ المستشرقون يتنبؤون لهذا الشيء لك الأصول الهندسية اللي فكر ابن عربي الأصول الرجل كان موسوعة وكان مغرم يبدو إيه بتحصيل أفكار وسعة القراءة ولكن لا يشير لا يشير طبعا لسنا ملزوزين ولسنا مضطرين أن نقبل كل ما قال ابن عربي آه لأنه مثلا في نظرنا رجل صالح أو عارف كبير أو فيلسوف ضخم لا لابد بد أيضا إيه أن نقرأ هذا التراث من زاوية مقارنة من زاوية إيه مقارن ونفرز ونقول هذه يرتدي الأصول كذا كذا لدينا موقف نحن لدينا إيه موقف مش شرط أن يكون موقف ابن تيمية ابن تيمية موقفه من الصوفية مثلا يعني يعني مش هنعلق عليه واضح واضح موقفه إيه من الصوفية ومش بذلك العمق على فكرة ومش بذلك الاستقصاء لا لا لا موقف انتخابي اختياري أنتخذ بعض الجوانب أشياء وخلاص يعني ومن شرط على الشخصي وتراثه وانتينا يطلع موحد الدين طبعا إيه بالشهدين بثلاثة وحدوي موحد الدين عربي وحدوي بانثيست معناه خلاص عليك أن تحرف تراثه كله وننتهي منه مش بالبساطة هذه بالعكس في لمحات كثيرة جدا جدا في مئات المواضيع محدّي من عربي ليس وحده بل موحدا موحد واضح الرجل في آخر فتوحات في آخر فتوحات الوصايا تبعته وقد طبعت مجردة مجردة من الفتوحات وطبعت بحيلها الرجل يشهد الله على نفسه يقول أشهد الله وملائكته وملأه ورسوله أو رسله وعباده الصالحين أنني أعتقد ويقول ت وأن الله بائن من خلقه يفضل كيف هذا هذا اللي يقوله إيه وحذوي مطلقا ونص إذا أردنا أن نعمل حتى قواعد الأصول ونحكم هي يعني النص في ال في المتشابه يعني المحكم في المتشابه الرجل لا. نصه يقول أنه ليس وحيداً، بعدين في مسألة ادّس على هؤلاء، آه هذه مسألة التحقيق على التاريخ وكذا ادّس على هؤلاء في كتاباتهم، آه الشيخ علي الطنطاوي اللي مات في جد رحمة الله تعالى عليه عالم الأديب الكبير، آه ادّعى رحمة الله عليه أو زعم طبعاً كلمة زعم مش معناه أنه كذب حاشا الله إنه قال زعم جبريل في صحيح مسلم ما آه اه فعلم غلام تعلم يقولك زعم فعلم اه عادي عادي زعم الخليل زعم يعني قال النبي قال زعامه جبريل ما ما لها شيء الشيخ علي التنطاوي حضروا عليه زعامه أن جده التنطاوي الكبير الذي يامن تنطا في مصر قد اطلع على النسخة المخطوطه من الفتوحات المكية بخط القونوي اه اللي هو يعني ربيب محي الدين محي الدين تزوج ام ايه القونوي هذا اه مكتوب بخط القونوي ووجدها مطابقة لما بين أيدينا من النسخ المطبوعة، بمعنى أن محي الدين لم ينسب إليه شيء على جهة إيش، آه، أي عفواً منسوخة بين الناس، بعيد الناس، عجيب. لذلك الشيخ قال انتبهوا في كفريات الفتوحات، في كفريات واضحة، آه، تضاد عقيدة الإسلام، لكن الشيخ بريء منها، مدسوس عليه. موضوع الناس يخلو أخواتي في العصور السابقة كان كثيرا على فكرة، مش قليل، كثيرا جدا يعني شو اسمه هذا؟ اللي اللي اللي أبو الفتح قشيري الإمام ابن نقيقي العيد رحمة الله تعالى عليه أوه. شيخ الملكية وشيخ الشافعية بديار مصر، سبعة مئة واثنين إمام كبير، لا يشغل، هذا دس عليه إيه غير شيء لكي يوزنك لكن بفضل الله نتجه الله من ذلك تاج الدين السبكي دوسي عليه واتوم بالنصرانية وأنه نصراني يلبس الناراء ويصلب في بيته والرجل شيخ الإسلام رحمه الله عليه ومجتهد عصري كان عبد الوهاب السبكي نفسه عليه اجتهاد لأنه كان في سن صغيرة كان أربعين سنة وقال أنا اليوم في الأربعين كان أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد علي هذه الدعوة فنفسه عليه ذلك أربعين سنة عمل نفسه إيه علامه كبير صاحب طبقات الشافعية أغلب طبقات شوف أسلوبه في طريقته الرجل عجيب عجيب موزوعة فادعوا عليه أحمد بن حنبل دس عليه أشياء الإمام الطبري دس عليه أشياء الإمام الحاتم يعني كانت دسكت عبد الله بالشعراني دس عليه الكثير آه. هو عنده فصل في كتبه يتحدث في عن الدسة آه. دس عليه وجاء علماء الملكية في عصر بالذات اللقاني وغيره وحكموا إنه هذا كلام كفر صريح واستدعى إلى مجلس التحقيق كلم هذا أنا لم أكتبه ولم أقوله وأنا سأتيكم بكتبي وأتاهم ببعض كتبه إيه بخطه فبررو وشهدوا أنه رجل بريء ومظلوم كان موجودا كثيرا هذا لذلك نجد بعض الصوفيين إيه الأتقياء من أصحاب الورا الذين يتربضون على محدث العربي ويقدسون سره ينصحون لنا إذا لم نكن متمكنين جدا في هذه الأبواب أن نبتعد عن قراءة هذه الأشياء إذا كنا متمكنين وكأن نقرأها لأنفسنا على محاذرة لكن ممنوعي أن نقرأها على الناس ونشرحها للناس كأنها تراث موثوق لأننا نجعل الناس في بال، نجعل الناس في بال. كان من هؤلاء مثلا الشيخ محمد الحامد الحامد ورحمة الله عليه وكان صوفيا كبيرا تلميذه سيدي ابن نصر النقشبندي ابن الشيخ محمد سليم خلف النقشبندي قدس الله أسرهم أجمعين ناس صلحاء كباره ولماء فضاحلة كان يقول أنا أحرم على نفسي وعلى إخواني قراءة الفتوحات مع أنه آخر شيء أخت ماشين نقول كيف الأمور صايرة يعني يا كان في زمان شيخ اسمه محمود أبو الشامات رحمة الله عليه كان أيضا هي شيء خاص صوفيا كبيرا وكان هذا الرجل يعتبر هي يعتبر المرشد الأقوى والأكبر للسلطان عبد الحميد الثاني طبعا آخر صي السلطان قبل الأخير في الدولة تركيا العثمانية وكان يقبل يده السلطان عبد الحميد يقبل يده إيه ويكتب لي إلى سيدي كذا كذا أقبل أياديكم آه. أنا قرأت رسالة بخط السلطان عبد الحميد واللي لفت نظري يكتب بخط آه نسخي جميل جدا أحسن من أكثر العرب السلطان عبد الحميد خط يده المهم فالشيخ محمود أبو الشمات رحمة الله تعالى عليه عرض له في المنام أو سنح له في المنام موحدين أبو عربي ثلاث مرة وقال له يا شيخ محمود يعني ألا تسعى في تبرئتي؟ لقد ظلمت كثيراً قال له ممن؟ آه؟ وبخصوص ماذا؟ قال له من الناس من معظم الناس وقيل فيه إنني أقول بوحدة الوجود ولست هنالك لا أقول بهذا ولم أقول به وإنما كذب علي قالوا يا شيخ هل من الآية كيف نعرف قالوا إيه سأنشدك الآن قصيدة فاحفظها وعلقها على قبري بقسيون بصفح قسيون قالوا هات يا مولانا فقرأ عليه قصيدة أكثر من عشرين بيتاً موزون مقفّاً من أروع ما يكون فقام الشيخ محمود وهو إيه؟ يحفظه على ظهر قلبي. هنقول عن ظهر القلب هذا الغلط على ظهر القلب يحفظه على ظهر قلبه بعد في الصناعة الحميد قال له أنا إيه؟ وأنا أطلب منك أن تكتبها كما إيه؟ أمر الشيخ ومكتوبه وعلقت إيه؟ على القبر وإيه الله الحجة البالغة فنسأل الله عز وجل دائما أن يهدينا أي طريق الصبب على كل حال من يبتغي الحق ومن يود الحق بالنية الخالصة دائما يهديه الله بإذن الله تبارك وتعالى إذا وباحث عن الحق الأخطر فاضي قالت إيه كيف نتحكم في الأفكار بدل أن تتحكم فينا أفكارنا السؤال شوي في مناقضة فلسفية آه لما تقول كيف أتحكم في الأفكار أي أفكار في أفكارك هي أفكارك بمعنى أو بآخر بدل أن تتحكم فيك هي جزء منك أيضاً فالمسألة ليست واضحة بهذه الطريقة المسألة ليست واضحة إيه تماماً صح أنا أعي أنني أحياناً قد مش أحياناً في معظم الأحيان تتسلل إينا أفكار ومبادئ ويمكن أيديولوجيات يعني نظم فكرية آه تتسلى إلينا مش أقول على الرغم منها لكن مخادعة لنا نخدع بها نخدع بهذه الأفكار تتسل ممكن نكتشف بعد أي عشر سنين بعد خمسين بعد ستين سنة أننا كنا مخدوعين في هم كبير يا إخواني وأخواتي عند أي مفكر حر عند أي إنسان عنده صدقية ذاتية أنه لا يريد أن يكتشف في آخر حياته أنه كان مخدوعا كارثة أنا دائما وأقول هذا حتى على المنبر للناس أقول لهم أنا باستمرار كلما ما عندت لي شبهة أو تاحت لي فرصة أن أعيد اختبار ديني وأنا وثيق بفضل الله إن شاء الله يعني مثل كل إخوان المسلمين المسلمين وثيق اليقين بديني بفضل الله عز وجل ولكن إذا عنات شبهة أو تاحت فرصة أن أعيد الاختبار أفعل أفعل بحرية تامة لماذا؟ لأنه في شيء حقيقة يعني تفطنت له وهو شيء يعني مش مخلق بس مزلزل ومخيف فكرت رأيت المسيحيين سبحان الله عندهم قناعات يعني المتدينين طبعا نعم المتدين منهم الصادقين في التدين عندهم قناعات مطلقة أنهم على حق يرثون لنا ويرثون اليهود أنه ليش هذول مش عارفين إيه حقيقة المخلص والكافر والفداء ما هذول آه وبعدين إيه تلاقي هذول المسيحيين في قمة الأدب وقمة الإنسانية والإيثار والتسامح آه دائمي الابتسام سبحان الله عندهم الإنسانية غير عادية أخلاق عالية جداً جداً جداً آه، وطبعاً هذا ما ما يخطرش على باله إنه إيه؟ إنه دينه على باطل مثلاً. اليهود الصادقون في التدين نفس الشيء. الهندوسي نفس الشيء. البوذي نفس الشيء. المسلم السني نفس الشيء. المسلم الشيعي نفس الشيء. كله بنفس الطريقة. فقلت هذا شيء مخيف والله العظيم. هذه أكبر بليه. لو أحد سألني إيش أكبر بليه؟ بتلا الله بها الخلق وانتهناهم بها. أقول له أنه زين لكل أمة إيه عملها. كذلك زينا لكل أمة شيء مخيف يا أخي هذا فكيف اعرف أطلعنا في الاخير كمسلم كم انا مخدوع ما كانش ديني على حق هتقول لي كيف يا أخي؟ يعني الامه الإسلامية مليار و700 مليون ايه طيب والامه المسيحية قدك كمان يعني ايه ما لهاش علاقه احنا مش بالعدد صح لو كان العدد هو المعيار ان كل هذول خدعوا والأمة بتحدثني عنهم وحي الدين وابو كذا والصحابه وعمر وبكر وعلي وعثمان وابن تيميه كل الدنيا هذه كانت مخدوعه ما هو عندهم نفس الشيء وعندهم ناس خصوص وعندهم ناس قديسون يسون ناس أولياء وأصعب كرامات وأشياء غريبة على فكرة وبيلاقوا نفس الشيء بيكشف عنه بعد ميت سنة بلقوا ج جسداه غضن طيئ كأنما دفن البارحة صارت كيرة هذا مع المسيحيين وصار مع المسلمين فهذي فتنة مخيفة الحكاية مش بالعدد لو بالعدد معناها كان ينبغي أن يكون موقف اليهودي أو المسيحي الذي عاصر محمد صلى الله عليه وسلم هو الصحيح لأن محمد قالوا كم واحد معك حقولوا أنتم واحد معك معكم بديت ثلاثمية ألفين أنتم كلام فارق إحنا معناه إيه ملايين حول العالم مثلاً صحيح آه المسألة إحنا على حق مش بالعدد ما لهش علاقة قبل أن تقوم الساعة الله عز وجل إيش آه يطوي بصات هذه الأمة يرسل ريح الرخية فتأتي لا يبقى إيه يعني ممن يؤمن بالله على الأرض أحد ما لهش علاقة بالعدد لازم يكون اختبار إيه المسألة من زاوية أخرى من زاوية إيه أخرى آه لكن أساس الاختبار أنا أقول والله إيه. أساس الاختبار النية الصادقة والشجاعة طبعاً مش سهل يا أخواني لذلك تشوف هذا مثل مسيحي الذي يسلم أو يهودي يسلم أنا متأكد هذا عند الله خير يعني إيه؟ من أضعاف أضعافنا آه. والنبي قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين حديث الصحيح في البخاري ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وقال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بيه العملية ليس سهلة أنت نجد أن تشوفته هنا ش... ما شاء الله أنا اليوم رح تصلي الجامعة أطلع مسجد شيعي قلت كويس لنصلي وص وحضرنا كلمة للشيخ ورواحنا الحمد لله وقلت له شيء جميل وقلت في كل مكان فيه شيء عصنه فيه إباضي فيه معتزل شيء حلو زي دي ها. كل أنا مسلمون والله وبكبر سبحان رب العظيم ومحمد وآل محمد ما في مسلم موحدون يا أخي إيش التعصبات هذه لكن أنا واثق عاد من الصحب جدا جدا جدا أن تقنع الشيء عن يصبح سنية. يا أنا أعتقد مع علماء الشيء يقول لك يا أخي مما يدلك على صحة مذهبنا وصحة طريقتنا أنك لا تجد شيعيا ها؟ ذا هيئة يتسنن لكن تجد سنة كثيرين منهم علماء تشيعوا هذا كلام غير صحيح إيه أنا أعرف الشيعة يعني مش مش كثير لكن أعرف عدد من الشيعة وهم أصدقائي يتسننوا وأعرف سنة تشيعوا بصير هذا وفي ناس ألحدوا شيعة والسنة مش بخياس هذا كلام عام مش كلام علمي ومش كلام تحقيق لكن من الصحب جدا أن يتسنن الشيعي صحيح؟ خاصة كلام متعلم شوية ومن الصعب جدا أن يتشيع السني وهلوم مجرى فكيف واحد على غير دين الإسلام يخش الإسلام ويترك دينه هو دين آبائي مسألة من بحد كبير والله العظيم وهداية. وهذا الهداية الإلهية هذه الالهية الواضحة الصارخة بفضل الله عز وجل فقصدي أقول أن المسألة تعتمد على صدق النية وخلوص القصد إذا توجهت إلى الله بصدق وخلوص يهديك سواء السبيل وهتعرف بإذن الله تبارك وتعالى والله آه. أنا بعرف بعض الناس يعني كل ما تصل له مشكلة هيك فكرية أو كذا كذا يسمع له الرسول في المنام بدك أحسن من هيك؟ معلم الرسول ويفتي يقول له هذا حق هذا باطل مرة قال له أنا هذا قلته حديث مختلف يقوله أنا هذا قلته وخلاص وثبت أنه قاله بعد ذلك آه. لأنه عنده نية الرجل قال لك إيش ما تكون النتيجة فقصد أقول إيه أننا أحيانا قد نخدع تتصرب إلينا أفكار أو أشياء وما تكون الصحيحة هنا الابتلاء الحقيقي أو البنيعة أو المحنة يا إخواني أننا بقول أختي ندخل شوي علمياً عاد أننا لا ننتخب أفكارنا كما نظن فعلاً وفق محاكمات فكرية مش صحيح بالعكس معظمنا على الإطلاق ننتخب أفكارنا بدوافع عاطفية شعورية أو لا شعورية تقول لا بالعكس أنا جرت بحثاً بحث في الماجستير بحث في الدكتوراه إيه في الظاهر هذا والمش في تبعك طبعاً على ملتك ومن أهل مذهبك، ولام الصحيح، ومن أهل لغتك، وأنت عارف توجه وعارف طريق الرسالة إن شاء الله والعلامة يعني لا لا لا، في جوانب عاطفية في الداخل على فكرة، لو أجريت هذه الرسالة، نفترض في الغرب وعند مشرف آخر وتجاه مختلف، أنت هتلاقي نفسك برضو إيه؟ تلقى تلقائيا انتهيت إلى نتائج نسبيا تختلف عن التي تنتهي إليها إيه في الحياة الأولى وتقول لي البحث العلمي عدى إلى ذاك يا أخي، آه، ربما كنت كنت أكثر إيه تحررا مثلا من قيود تحكمك في بلدك، ولام صحيح عن مشف يكون مثلا عالما دينيا وهذاك مستشرف إيش هموا على أساس بيدعى الموضوعية آه. فلو قررنا القرآن الكريم بشوف إخواني وخواتي إنه آيات كثيرة بتتحدث أن الناس ينتخبون إيه آراءهم بدوافع عاطفية يعني المعجم القرآن في هذه المسألة معجم عاطفي وهذا الشيء عزيز وغريب لما الله يجي يقول قبل شو يقولنا كذلك زينا لكل أمة عملهم شئفة حلوة شئفة أعمال حلوة حلوة حكاية حلوة مش معناها صحيحة مظبوط أي طبعا لكن هذه هذا الغاطفية يقولك هاي بالعكس ااا شوف طريقة كيف السنة اللي بصلوا. ما اجملها أجملها لك حط إيدو هيك في ادب يا اخي شو يقولك شوفوا هذا السنة هذا البريد ما هيك لانه هذاك شاف أهله وهو هو صغير مصلو هيك هذا السلال ممتاز بصراحة هو الخبط هذا هذا السلال فيها خشوة لك هذا الأحمق بتكتب هيك ويغضب هذه عاطفية مش محاكمات عقلية آه. هذه هذه عاطفة الله يقول حبب إليكم الإيمان شوف حبب ما قالش أخنعكم تحبيت مثلا حبيت هذا الشيء ترى دلوقتي لغة عاطفية وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان والمصحيح آه إبراهيم قال لقومه مودة بينكم في الحياة الدنيا آه أنتم فقط عشان يسعد بعضكم بعضا ويسعد بعضكم ببعض تنتموا إيش نفس الأفكار ونفس المنظومات عشان إيه آه لا تشقي الناس ذك هذا كلها لغة عاطفية تجارب الآن المشكلة العلمية القرن الحادي والعشرين أكدت هذا أكدت أننا نتحرك عاطفيا وليس إيه بمحكمات عقلية الدماغ تبعنا يا إخواني في مراكز للمحكمات المنطقية صحيح وفي مراكز ها للفعاليات العاطفية ها طبعا بالتصوير المشهور هذا إيرماي بهذا التصوير نستطيع أن نعرف وين المراكز اللي بتحرك هذه أو هذه بنشوف أمام بالألوان هم عملوا عملوه بالطريقة اللطيفة هذه فجابوا إيه جابوا جماعة من الناس قسموهم إلى فرقتين بحسب أي انقسامهم الإيديولوجي جماعة منهم بأيدوا إيه الحزب الفلاني ألف وجماعة بأيدوا الحزب إيه في الحقيقة في أمريكا هينة المسألة صارت ااا ناس مع الديمقراطية وناس إيه مع الجمهوريين وبعدين جابوا إيه للجمهوريين المرشح تبعهم وجابوا له عرضوا له عدة عبارات يتناقض فيها يقول الشيء ثم يقول إيه عكسه ويقول الشيء يقول عكسه متفضل شوفوا وطبعاً بصوروا إيه أدمغتهم هنا لم تتحرك مراكز التفكير المنطقي لم تشتغل اه اللي اشتغلت مراكز إيه الانفعال عاطفي. اه هذا حبيبنا ومن هذا مش حصه تبعنا ممتاز هذا مرشحنا إيه مش متناقض هذا لا, لا لا لا هذا عميق كلامه عميق احنا عمي بنشوف هيك اي طبعاً. اه اه كلام في عمق يا اخي لما حكى هيك كان هو يقصد كذا بس المره الثانيه حكى لانه عمق الرجل عميق في دقيق في كلامه أبداً، ما شافوش اي تناقض جمل كثيرة. ها جمل كثيرة، مش جمل جمل كثيره صفحه كامله قالك ولا في اي تناقض. كم صح أعطوه إيه تناقضات مشابهة لمرشح الحزب الديمقراطي العاطفة سكتت اشتغل المنطق إيه طبعا التناقض هنا واضح يا أخي <تصفيق> طبعا هم مش عارفين إيش بيصير هذا الشيء اللطيف هالتجربة سحرتني التجربة هذه سحرتني فعلا هذا الذي يحصل معني يا إخواني الشافعي ولا كان عنده تصويرا لمغنتيس ولا كذا ومن زمان فاهم الشغلة هذه قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساواة يكفي فقط أن تحب الشخص أو المذهب أو الأيدرولوجيا أو أي آخر حتى تعم عن مساوئه وجرب حتى في علاقاتك مع أصدقائك لما تسخط على صديق تنقلب كل حسناته إلى سيئات عجيب وهو طبعا سكين يسخط في دهلك أنا وراه طبعا ما أنت عملت هذا استغلال لي أنا استغلال يا أخي خدمة استغلال أنا كنت حاس من استغلال وهو مبارح كان خدمه وأنت بوش تراسر إنه خدمك سبحان الله يا أخي هذا الإنسان من الذي يترفع عن عن هذا المستوى أنا أقول لكم هذا تكون مؤولي من أولياء الله يترفع <تصفيق> وكون فعلا إنسان يعطي النصف النرجل من أحب أن تأتيه منيته ها؟ مع الحب أن يدخل الجنة ويزحزح إيه من النار فلا تأتيهنه منيته إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله الله ومشهد منهم وأن محمد رسول الله وأن يأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه تعطي النصفة من نفسك تحكم على نفسك بنفس الشدة والصلامة المنهجية والدقة العمية التي تحكم به على ما؟ على الناس وموقفهم لكن من يفعل هذا؟ برجع بقول لكم من يفعل هذا؟ هنا عندكم في الكويت عالم فاضل مش أذكر اسمه طبعا أقول بالله آه. سمعت مرة أسأله واحد وطبعاً يعني عالم فاضل للأول مش علامة يعني فاضل عالم فاضل شيخ دين محدود يدرس عقيده وعنده سلسلة كبيرة في العقيده طيب الدرس عقيدة لازم تكون عارف معرفة دقيقة جدا جدا الفرق والمذاه صح ولا لا إيشياء إثناعش وبعد خاصة إيشياء إثناعش يعني ذروة كثارة ولا مش مش الغلال والشيعة الزيدية والإباضية وتعرف شغلات هذه أخي فالراجل معرفته محدودة جدا جدا بشيء اسمه شيعة وجاب عبء خ القصة قصة باطل على فكرة قصة قنبر مش عارف فيه وعبدوا عليه وحطهم في النار ولما رأيت أمره منكر الجئتونا ودعوت قمبر وكلهم كلام فارغ لم يثبت اه المهم مش دفاعا كذا لكن بحكيه الحقيقة العلمية قام واحد سال وقال له يا فضلك الدكتور شكراً قال له محمد باقر الصدر هل تنصح تنصح بالقر بالقراءة له قال له هذا تبع ال في الوزاره في ايران هذا على حسب بن الصدر هذا ايه قال له لا لا يا مولانا لا لا لا هذا عالم عراقي لم يسمع به تخيل تعال درس عقيدة لم يسمع بمحمد باقر الصدر كارثة لم يسمع بأكبر عقل فلسفي في عرب القرن العشرين على الاطلاق لم يسمع به آه كتبه تترجم وتلخص وتدرس إيه في جامعات إيه غربية آه سمات الفلسفية والمنطقية لم يسمع به وبعدين مرجع مرجع شيعي عظم محمد بن الصدر آه رحمة الله مرجع رجل مش أي كلام يعني فقال له لا آه مش هو قال له طيب على كل حال قال له يا مولانا هو صاحب اقتصادنا وفلسفتنا والكتب مشهورة هذه قال له لم أقرأها لم أسمع بها قلت إيش العلامة هذا ما شاء الله متخصص في العقيدة يعني ما, ما علينا للأسف بعدين قالوا هل هو شيعي؟ قالوا شيعي قالوا أنصحك ألا تقرأ تقراه له ما. مش ممكن تعالم وكذا وهذا مش معناه انك انت لازم تتعاطف مع الشيعة ما في العلم ما فيش في تعاطف غير تعاطف العلم في حقائق ندرس عشان لما نتناقش مع الشيعة برضه احنا نتناقش بصرامه وادب نعرف كيف نتكلم معهم صح ولا مش سباب ومهاطرات نتكلم ونقول لهم انتم تخطئون في كذا وكذا ونعرف انه حج وهم نفس الشيء نقاش علمي محترم من غير مجاملات الحقائق ما فيها ايه مجاملات فأتخيل هذا مستوى كبير ومدرس في الجامعة من سنين، وقال لك مدام شيعي أنصحك، طبعا إذا شيعي نفس الشيء، طبعا هذا سني، أنصحك أن لا تقرأ له، من العوام هذا، سنة العوام، لا تقرأ. وهكذا، إيش ممكن يا جماعة؟ بالعكس أنا بشوف أنه ياريت كمان أن نعود حالنا، نختبس مش الشيعة والسنة، نختبس حتى نيتشو ماركس على منبر رسول الله، وشوية نفتح دماغتنا، وأننا بقال الحكمة ضالة المؤمن، أننا وجدها إيه؟ التمسها في رواية أصابها في رواية فهو أحق الناس بها حديث سلمي وغيره النبي عليه السلام قبل ما يبعث كان في واحد من ثقيف اسمه أمية بن عبد الصلت وشاعر يعني ما شاء الله يعني مو بين آه وكان موحدا وكان يعتقد أنه إيه سيكون هو نبي آخر الزمان لما النبي يبعث عاد سخط في يده غضب الرجل وكفر بالنبي النبي قال الأمل شعره وكفره آه لكن النبي في حديث إيه في صحيح مسلم فر في سفر يستنشد إيه؟ أحد أصحابه يقول له يا فلان ما معك من شعر أميّ ابن أبي السلط عدو اللي كفر بيه بس هذا لا يعني أنه أميّ ما عندوش إيه؟ شعر ممتاز وشعر في الرقائق وشعر توحيدي ما نضيعوش، ليش نضيعه تراث هذا صح؟ شوف شوف النبي أفاقر واسع جدا فقال له معي كذا بيتا قال له هي كمان فعنشده قال حتى أنشدته مئة بيت شوفين التوسع؟ واليوم ممنوعا تقتبس إلا واحد يكون من نفس الدائرة صح وعلى نفس الطريقة وإلا بعدين إيه ينظر إليك طيب الأخ سألت برضو إيه عن عالم الموت لا طبعا هذا سؤال كبير هذا مش يعني آه سؤال كبير لكن عالم الموت إيش بدنا نقول يعني آه تقصدي تقصد ربما عالم القبر يعني آه عالم ما بعد الموت هذا عالم حق إن شاء الله أنا عندي وجهة نظر في بعض المسائل لن أفضي بها الآن حتى لا شوش عليكم لكن هو عالم حق بلا شك عالم البرزخ عالم حق وثابت في العقيدة الإسلامية في اختلاف حول بعض المسائل يعني آه, آه. طبعا الذي يجري في عالم البرزخ هو حساب جزئي يسير جدا على العنوان فقط هل هو مؤمن أو كافر أو منافق فقط أما إيه تفاصيل أعمال فيرجع الحساب عنها إلى يوم القيامة يعني هذا بيكون محبوس على ذمة التحقيق آه هذا هو في القبر اليوم حبس سوزان 15 يوم آه هذا في القبر هذا على ذمة إيه التحقيق بس والحساب الكامل، آه، والسجن أو التسريح إن شاء الله إيه في الآخرة، فهو عالم حق بلا شك، عالم حق بلا شك، لا نشك فيه، آه. اليقين الصادق، الأخ عن اليقين الصادق، يمكن هذا أهم سؤال، آه. كيف نحصل على اليقين الصادق؟ لأنه أهم شيء في الأخير إن نغادر هذه الدنيا إن شاء الله ونحن إيه على يقين صادق، ننجو به يوم الخيانة بإذن الله تبارك وتعالى. طرق تحصيل اليقين الصادق أيها الإخوة طرق كثيرة ومختلفة، آه. في أولها المعرفة والعلم. ضروري أن نتعلم آه. نقرأ القرآن نقرأ السنة نقرأ تراث الناس الصالحين السلف المكرمين الطيبين مهم جدا جدا هذا آه. آه. شيء الثاني نتجاوز العلم أو نعمق علمنا هذا لكي يستحيل معرفة لا نكتفي بمجرد العلم علم واحده مش حينفع كثير نتبه وإلا في علماء ابن حزم رحمه الله عليه عنده كتاب في الأخلاق يقول أنا لاحظت شوف الملاحظة جريئة وصادقة آه. ومر مر طبعا وعالم إمام قال لاحظ والتحلل أكثر ما يكون في علماء الدين، حد عن عملنا الأندوز وهذا شيء محير علماء الدين إيه وتلاقي العوام يحرام هم اللي فيهم الطيب وبعضه وبصدق وكذا والعالم بواخذ عمل حال وكذا موجود طبعا مش معناها لكن هو قالها هاي أكثر ما يكون في عصر يبدو في بلده الأسف كان فيه هذا ابن حزم أنا مرة قرأت له لما قرأت كتابه في أصول الفقه والإحكام آه في أصول أحكام حكى حكاية غريبة يعني شعر لها شحرو بدني حكى عن رجل عالم من أهل القرآن، رجل عالم من أهل القرآن، آه، تلا آية وأخطأ فيها، يصير يا أخي الرسول نفسه، كان ينسى بعض الآيات، ليس كذلك في الآخر، مش يعني ينسى بعض الآيات، وفي البخاري رحم الله فلان يقول، آه مررت عليه بالأمس يقرأ في خيام الليل في بيته، آه،, آه. فقرأ آيات كنت إيه، انسيتها، لقد أذكرني آيات كنت انسيتها، ترحم عليه النبي. بصير وعلى قلبي وأنزل ولا صحيح فعادي أنت تكون قارب للقراءات السبع والعشر والأربعتاعش وتنسى عادي جدا آه, آه الكسائي مرة كان يومبر بهرون الرشيد وقرأ آية طبعا بقراءة مش موجودة بالمرة هذه قراءها خطأ زلك كسان هيك وخجل إنه يعيد الآية وقرأها صح وهذا غلط منه طبعا الكسائي النحوه الكبير آه علي بن حمزة الكسائي آه فأنا لا أذكر بالضبط إن هذا قبل سنوات بعيد لكن نفترض مثلا لو كانت يعملون كأنه قالها مثلا يعملين يرجعين احسنت يرجعين احسنت الله يفتح عليك فالرشيد ايه قال له يا إمام يعني هذه قراءته من هذه شك ما سمعهاش قبليك اه اه فاعتذر الكسائي آه. وقال له بمعنى انه يعني قد ينبو السيف يعني آه؟ او يعفر ايه الفارس قال له احسنت ومستوثق منه الرشيد انه معناها سنتقي يقدر اقول له هذه قراءه كذا كذا وضحك عليه لا صار فابن حزم يحكي قصة رجل اه أخطأ في آية، فقيل له أين هذا؟ قال هذا خرامة موجودة هو في المصحف فقال لا يا رجل، هذا غير موجود لم يقرأ بأحد، قال عندي مثبته. قالوا أريني قال فدخل وحك في المصحف وكتب بيده زو كتاب الله فالحمد لله كتاب الله ما هو مشكوئي الكتاب في الأول من بين 55 اسم وصف شيء شيذا أشهر واحد القرآن إشارة إلى حفظه في الصدور وبعدين بيجي الكتاب يشار الحفظه في السطور أهم من القرآن قبل ما يكون كتاب آه. فطلع عليهم قالوا إيش هذا اختبروا وعرفوا إنه هذا إيه محكوكه وافطدو حباي الناس يعني والعياذ بالله فالعلم وحده إخوان وإخواتي ما بكفيش بتكون عالم وحافظ لا لا لا مش معناها العلم لابد أن يستحيي إلى معرفة إلى معرفة إيش المعرفة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج وغيره المعرفة هي أن يكون أوصاف أو صافوا شيء أو أصافوا شخص أو معنى حدود معنى في الذهن ثم تختبر بعد ذلك في الواقع فتأت المطابقة قال تعالى الذين أتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أو صافوا عندهم سمعوا عنه آه وقرؤوا في الكتاب محمد بن عبد الله كذا كذا من مكة لخرب كون ياتين بروح بهاجر المدينة فيها كذا بين لاباتها آه وذات حرة وبعدين أجا قال هو هذا مظبوط صارت إيه معرف مجالش يعلمونه والله إيش قال يعرفونه الأوصاف حاضرة في الذهن وبعدين جاء الواقع الخارجي مطابق إلى هذه المعرفة أبو حامد رحمه الله عليه في الرسالة القدسية قال إيش المعرفة؟ المعرفة كالذي يرى النار ويعلم أنها حارة وأنها تلسع وأنها تحرق وأنها داداداداداد هذا علم فإذا اصطلى بها وذاق لسعها عرفها هذه المعرفة كذلك نحن في اليقين الصادق يعني نأمل بإذن الله تبارك وتعالى والله المستعان والمأمول في ذلك أن يتحول العلم أو بعض العلم لماذا إلى معرفة نختبر هذا في حياتنا السلوكية الذوقية المعيشة بإذن الله ونختبر هذا آه. فيصبح معرفة بإذن الله تبارك وتعالى حديث الإمام الطبراني وغيره حديث مرسل آه. المسنى الضعيف حديث حارث إبن مارك الأنصاري قال له الرسول هذا سؤال الأخط اليقين قال له كيف أصبحت يا حارث قال له أصبحت يا الله مؤمنا حقا انظر يا حارث فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك قال له هذه دعوة كما يقول الصفية دعوة عريضة قال له دعوة نقول لي أنا مؤمن حقا حق الإيمان يعني قال له الله عزفت نفسي عن الدنيا وفي رواية ألست قد في رواية هذه عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري قضى النهار صائماً، وأسهرت ليلي فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزاً مش حشين، يعني وصل لحاله إيه؟ من حالات العرفان شفتوا؟ أبداً، كأنه خلص القلب يرى هذا الشيء بإذن الله تعالى ابن قيم لما عرف أيضاً إيه؟ العرفان في المدار، المدار السالكين قال العرفان أن يجلى قلب المؤمن الصادق بحيث يصبح قلبه كالمرآة المجلوة تعكس ما بإزائها فيعكس قلبه الصادق قال ما آمن به من الغيب كالإله تبارك وتعالى هكذا كذلك قال كالله. كالله والأنبياء والملائكة والجنة والنار إلى آخره ثم أنشت قول الشاعر إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم بالقيم، قدس الله سره رحمة الله تعالى عليه الرجل الصالح آه. هذا هو وطبعا هذا التشبيه كثير عند الصفية وخاصة أبو حمد ولح عليه كثيرا آه؟ أن تجلى مرآة القلب حتى تعكس المغيبات بإذن الله تعالى الغيوب يصبح القلب ما فيه اتقوا في رأسة المؤمن فحارث بن مالك هذا الأنصاري شاب صغير آه. فقال له إيه فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزة عبد الله بن عمر يأتي إليها رجل وهو يطوب بالكعبة المشر فزادها الله هيبة مبرة يقول له إيه يعني كلام بخصوص ابنته يخطب إلي ابنته فيقول له أفي مثل هذه الساعة ونحن نتراء ربنا شفتوا كيف الطواف مش في طو قالوا انت قطعت عليه طواف في مثل هذه الساعة ها ونحن نتراء ربنا هذا اكتشاف أو انكشاف حقيقي كان هؤلاء الناس بعيشوا هذا وكأني ها بأهل الجنة عن يميني يتزاهرون فيها كأني شفته وشيفهم قلب شايف كل شيء ها وأهل النار عن عن يسار يتضاغون فيه أكرمكم الله يعني تضاغي الكلاب يتصايحون كما تضاغي الكلاب أكرمكم الله وأكرمكن فما لعلق النبي الأبر المصدوق عليه الصلاة والسلام قال عبد نور الله قلبه عرفت يا حارث فلزم عرفت فلزم عرفت فلزم هذا العرفان هذا أصل مصطلع العرفان والمعرفة والعارب بالله مش عالم قال ابن القيم لذلك من هنا قيل العالم العالم أه؟ دون ما يقول عالم يتحدث عن نفسه أنا وكذا دون ما يقول دائماً تلاقي أقل من هي من قوليه والعارف دون ما يقول إيه عارف ما حدثك عن نفسي هو دون ما يقول هو أعلى من هيك أعلى من التعبير تبعه حتى شغل كبير آه، فكيف نصي العرفان عرفنا الله وأئياكم به إن شاء الله ودلنا عليه ذلك الصادقين آه هو هذا هذا الطريق إذن كيف نصي العرفان نحيل العلم إلى معرفة لا نكتفي بالعلم وحده منفعش وإلا ابن يكون نستكثر من حجج الله علينا يوم القيام صح؟ العكس والله في أنا متأكد أن يوم القيام علماء والله العظيم سيتمنون أنهم لو عاشوا وماتوا وبعثوا جهلاء هلا أفضل أفضل لأنه ليس من علم كمن إيه كمن جهل قال لك وعالم يا لم يعمل بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن آه جزء الخطيب البغدادي جزء كامل عنده في هذا الموضوع آه اختضاع العلم العمل فضاء العلم العمل فيا أخت الفاضل والكلام الجميع إن شاء الله آه نص للياقين الصادق آه بالاجتهاد الصادق في الوصول إلى الله تبارك وتعالى بكثرة العبادة بكثرة الذكر الذكر مهم جدا لا يزال إيه لسانك رطباً من ذكر الله تبارك وتعالى كثرة الذكر البعد عن المعاصي والمصاخط والقذرات قدر ما نستطيع التخلق بأخلاق الصالحين المقربين بإذن الله من التواضع والإخبات والإنابة والانكسار والصدق والبر والتقى والخشية والرجاوة عظم الاعتماد على الله تبارك وتعالى أشياء كثير هذه على طريق طويل لا بد أن نسير فيه في نهاية المضافة الطريق الله يا إخواني طريق اسمه اهدنا الصراط المستقيم يعني لا يقطع بالتمني نجلس ونثمنده لا يقطع بماذا بالسير فيه لا بد أن نسير لا بد أن نسير إذا لمجد أنفسنا كل يوم وقد قطعنا مراحل جديدة إذا معناه نحن إيه لم نسير فلاسنا في الصراط المستقيم نحن قعود على الصراط لكن لا بد إيه ان نمشي إيه في الصراط المستقيم وكلما إيه قطعنا مراحل بإذن الله تبارك وتعالى كلما قاربنا الله عيش أكثر النبي عليه السلام آه صح عنه أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة وفي حديث آخر صحيح برضه صحيح مسلم مئة مرة وقال السادة العلماء أيضا آه روح الله أرواحهم لماذا قالوا كان كلما ارتقى مقاما فإنه يطالع بتقصيره في المقام الذي سبقه وين كنت أنا وما كنت لسه طبعا لأن الله ما من من, من الذي وليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى ولا ما الصحيح يعني لو عاش الإنسان إلى الأبد وهو يقارب الله لن يصل الوصول الأخير ولا ما الصحيح لكن دائما يقترب اسجد واقترب قال له ما قال وصل واصل هذا المصطلع غير دقيق الوصول عند الصوفية مش دقيق وإنما هيش الاقتراب اقترب اقترب فكان يستغفر بعدين بعد ساعة مع الذكر مع العبادة يرتقي مقاماً جديد النبي خيّل؟ فيستغفر الله من المقام إيش؟ يستغفر من تقصيره يا إيه؟ تقصيره في المقام إيش؟ أوه كذا باستمرار آه. قال الإمام علي كرم الله وجهه من استوى يوماه فهو مغبون خاسر الصفقة ومن فضل أمسه يومه فهو ملعون بيكون مطرود يعني لو الله رحمه ما بيكون شيء وضعه حيكون وضعه اليوم هي أحسن أكتفي بهذا القدر آه. و يعني على الإطالة و سامحون على الإجاز أنا عرف أن الجوابات موجزة برضو بالطريقة هذه موجزة جدا جدا غير مفيدة في أسئلة كبيرة زي هذه كذا لكن يعني نحاول ناقض أباس الأبعد فترة مثلا هذه هي وديش ربكي وديش ربكي وممتلك همزلاج لها أو هذه سعيد أباس يمكن دكتور حضرتك فكرة حج النقوى الحلس في العلم الحضوري والعلم الفصولي. نعم ممكن حضرتك توضح أكثر عشان الجزء. نعم. لا أخيراً دكتور بس ودنا صراحة نعرف يعني فائدة الفلس في حياتنا عملية وفكرية. الايه فائدة الفلسف. الفلسفة. الفلسفة أيها؟ بس ود إن تبسط القول في بداية المحاضرة. نعم. بس اتمنى يكون دعوه يعني بسهو شوي نعم نعم نحن بيعيش جميل ان شاء الله شيخ مفهوم الحرية بالاطلاق هي يعني شيء من غير قيود لماذا قيدنا حرية الاخلاق في المنظومة الاسلامية واطلقنا حرية الاعتقاد احسن سؤال جميل شكراً لكم دون مرداني أطريقاً شيخ الله أعافيك شكراً لك شكراً لك أخضر واحد أحيان أخضر لك ذكرتم تعريف اللي أرسطو في تعريف الإنسان نعم لما قال أنه حيوان ناطق وذكرتم معلن ناطقي العقلاني وغير منه نعم لكن نحن نرى بعض بعض من بني البشر اللي يمغير حقاً <ميجب> ما عنده عقل مجنون مثل ونرق عليه أنه هو إنسان هل هذا التعريف يعني في فيه ولا؟ تمام طيب هي أربعة سؤالة إن شاء الله أربعة أسئلة بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة بس مع العلم الحضوري والعلم الحصولي وحجج النقض فالحقيقة لم تكن الحجج النقضية والحلية بخصوص العلم الحصولي الحضوري بذاته لا إنما كانت ردا على شبهات الصوف الصائيين منكري الحقائق أقولنا جاءبنا عليهم بطريق النخد الحل عفواً في البداية ثم أجبنا بطريقة الحل آه. في تضعيف الجواب تطرق الكلام إيه العلم الحضوري إيه العلم إيه الحضوري وقرناب الحضوري وحصل إيه الكلام آه. فإذا كان السؤال عن إيه إعادة تعريف العلم الحضور حصول حتى يضح يعني نفعل هذا لكن لا أرى أننا إيه يعني محتاجين أن نعيد النخد على الصفصائية ذكرنا ذلك وكان أعتقد هذا واضح نبين يعني آه. باختصار العلم الحصولي العلم الحصولي عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن أي شيء آه طبعا الآن نحن لا نتصل بالعالم الخارجي آه بطريقة حصول الشيء في الذهن مستحيل الأشياء متخارج عنا آه بائنا منه آه هذا يعني هذا الكوب لا يدخل في دماغه حتى يدركه وإنما يدخل صورة منه أكيد صورة منه عن طريق وسائل الحس آه فتحصل في الذهن فتحصل في الذهن تسمى هذه إيه الإحساس تسمى إيه الصورة حسية صورة حسية آه. بعد ذلك إذا نحي هذا الكوب من أمام ناظري أو أنا التفت عنه أو تركت المكان حتى ولو بعد سنة سنتين تذكرت يقال هذه صورة خيالية صورة خيالية تبقى في الذاكرة يعني صورة إيه الممتذكرة تبقى إيه في الذاكرة بعد ذلك كما قلنا الذهن وهذا له علاقة بسؤال الأخ الفاضل الناطقية والتعقل الذهن الإنساني من خصائصه ولياقاته أنه يستطيع أن ينتزع المفاهيم الكلية من المتشخصات الجزئية فيرى كوبا أو عدة أكواب كل واحد منها له ما يميزه فيترك كل هذه المشخصات يسقطها ويبقي المشترك المشترك هذا المشترك يسمى المفهوم الكلي كمفهوم الكوب الإنسان الخاتم الشاي إلى آخره أي مفهوم هذا اسم المفهوم الكلي هذا كله له علاقة إيه بالعلم الحصولي الآن العلم الحضوري يختلف ويفترق من العلم الحصولي أن العلم الحضوري عبارة عن حضور المعلوم بذاته لدى الذات العالمة أو العارفة أو المدركة نصورة منه وذلك كأيه؟ كعلم النفس بنفسها، كعلم النفس بقواتها وإنفعالاتها ووجداناتها صحيح؟ يعني خوفي أنا ليس شيء في الخارج، في الداخل إحساس داخلي إحساس داخلي أشعر أنني خائف، جوعي أشعر أنني جائع، أنني قلق، ها؟ أنني متحرج. أنني متحسس، أستحي، فعلم بحيائي، بخوفي، بتحرجي، بقلقي، إلى آخره، بتعبي، بجوعي، بعطشي، علم حضوري، علمه، لذلك كلنا تربوين ينبغي ألا يناقش فيه، آه، ينبغى ألا يناقش فيه، خلاص أنا أشعر بهذا، ندخل نعيش أنني لا أشعر بهذا، هذا علم حضوري، وهذا من أقوى درجات إيه العلم أن يحضر الشيء بذاته لدى المعلوم، بسموه اتحاد إيه العارف والمعروف، اتحاد العارف والمعروف، يتميزان يعني هو شيء واحد على فكرة. النفس وحالاته شيء واحد لكن يتميزان بالاعتبار لا بالذات إذا نظرنا إليهم هما بالذات شيء واحد لكن باللحاظ باللحاظ أن هذا العارف وأن هذا المعروف صاروا كأنهما كأنه شيئان لكنهم شيء واحد وقلنا كمان أن العلم الحصوري نفسه في الأخير يستدعي العلم الحضوري ليش طيب؟ لأنه نحن نعلم هذه مثلا الكأس بحصول صورتها في الذهن الصورة الحاصلة لها في الذهن كيف تعرف عند الذهن بحضورها في الذهن لا بصورة ثانية والله الصحيح طبعاً مش بصورة ثانية كمان في الذهن لا هي خلاص الصورة الحاصلة تحصل في الذهن وتصبح معلومة ايه للإنسان للذهن الإنساني هذه الصورة الحاصلة في الذهن حاضرة في الذهن فيبتشكل ماذا الآن عاد علم اذا لو سئلنا كيف يعلم الذهن أو الإنسان بالصورة الحاصلة بنقول بالعلم الحضوري وكيف علم إيه بهذا الشيء في الخارج علم الحصولي بصورته الحاصلة معناها العلم الحصول عنده درجتين شفتوا في الأول بالارتسام ارتسام الصورة في الذهن ثم نيل الذهن بطريقة الحضور الصورة المرتسمة فيه ولذلك كل علم حصولي يستدعي الحضوري هذا ما يتعلق بهذا الموضوع على لنقطة هذه هذا علم غير صورة م? يعني علم غير صورة نحن قلنا، قلنا، علم الحضوري، الخوف، ماذا الصورة؟ مثلا، ايه؟ وجود الله سبحانه وتعالى في هذا المثال؟ نعم، طه، كيف أه. نحصله هذا؟ حصولي، هذا علم حصولي، كيف على انتبه ولا والآن حتى في نقاش المنطقية الوضعية، ها؟ أنت علمك بالله علم بشكل الله، أصلاف العظيم، هذا علمك؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما تخربط، ها، <آه. تصفيق> يعني علمك بالله ليس هو علم بشكل الله كيف شكل، عشان نشوفه، أبداً علمك بماذا؟ بوجود الله، إنه الله موجود. لا إله إلا هو موجود كقوة حكيمة عاقلة مدبرة فعلت ط ط ط عبر إيش عرفت الكلام هذا بالاستدلال عليه من إيش من آياته في الكون سنريهم آياتنا فإذا في الأخير قلنا لك يعني الله الذي تؤمن به ما هو عندك حتقول القوة العاقل مدبر الكذا اللي هطبعا حتى بالرسول الفلسفة في الدين ما فيش عاقله لازم تكون وصف شرعية المهم الحكيم المدبر المقتدر اللي اللي قدمت الاجحري طبعا هذا إيه حاصل بطريق الاستنباط برؤية الآيات برؤية الآيات إذا هو في النهاية علم بوجود الله تبارك وتعالى آه بوجود الله آه وأسماء وصفاته ممكن هنا نسأل سؤال فلسفيا ثانيا أعمق شوي قد تسأل تقول لي طيب وجود الله تبارك وتعالى وجود الله هل هو من جنس وجودنا هذا سؤال فلسفي في الأنتولوجيا ها هنجبك عليه بسرعة إن شاء الله هل وجود الله من جنس وجودنا وهذه المسألة في الأنتولوجيا بسموها إيش وحدة مفهوم الوجود هل له إيه فعلًا مفهوم واحد أم يتعدد هذا المفهوم أم يتعدد هذا المفهوم علماء الكلام ها يعني عدد لا بأس به شطر علماء الكلام قالوا إيه نعم مفهوم الوجود متعدد مش بس في حق له في حق كل شيء يعني وجود الكأس غير وجود إيش الإنسان وللإنسان غير وجود السماء وجود السماء غير وجود إيه رب السماء لا إيه اللي هو وطبعاً وضعنا هذا الكلام غير صحيح بالمرة مستحيل مستحيل أن يقول هذا فيلسوف فلسوف مدقق لا يقول إيه لكن قالوا بعض علماء الكلام، ما لهمش مل ملومش علاقة بالفلسفة وكان رأيهم ضعيف ليه ليه لو قلنا الحين إنه إيه إنه وجود كل شيء آه يختص به مفهومياً آه ولذلك عنا ما فهيم أو مفاهيم للوجود بتعدد إيش الماهيات يعني كل ما هي لها إيه وجود يقابلها لقتضا هذا مباشرةً لقتضا هذا إيه مباشرةً معادلة الماهية إيه بالوجود بحيث صحيح اه نستغني بأحدهما إيه عن الآخر وهذا لا يقول به أحد لا يقول به إيه أحد على الإطلاق أي واحد اثنين من العلماء من قال هذول المتكلمين قالوا لا إحنا بنقول إنه هي الوجود في حق الله له معنى وفي حق ما ومن عدى الله له معنى واحد بس في حق الله مختلف تماماً آه يعني الله هذا غير موضوع حيثية الوجود لسه لا آه الوجود وبرضه هذا الرأي يعني فيه نوع من القوة لكنه ضعيف أيضاً الفلاسف يقولون لا يعني السؤال هو عشان نبسط أنا عارف المسألة صعبة هل مفهوم الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي هذا هو لو قلنا مشترك لفظي معناها بكون كلان المتكلمين ماذا؟ صحيحاً مشترك لفظي إذا قلنا الله موجود إليها معنى هذه الإنسان موجود أو الخلق موجود الكون موجود بمعنى آخر مشترك لفظي مثل كلمة عين مرة جسوس مرة ذهب مرة كذا لكن إذا قلنا لا الوجود مشترك معنوي إيش معنى بصير معنى لا إنه في حق الله نفس المعنى في حق إيش؟ المخلوقات كلها صح؟ هذا هو الفلاسف يقولون الوجود مشترك لفظي يعني له وحدة مفهومية له ووحدة مفهومية آ خلاف المتكلمين لماذا لماذا لو لم يكن الوجود مشتركاً معنوياً وكان أي مشتركاً لفظياً آ لا جاز حمل نقيضه على الله فح عندنا الحين إحنا آ الإنسان موجود الكون موجود العرش الفرش موجود بمعنى صحيح حيكون نقيضه هو الذي يصح في حق الله صحيح يصيب معناها الله معدوم ولا يقول بهذا موحد صح ولا؟ غلاء وهذا من أقوى الحجج التي رد بها على من قال بأنه مشترك لفظي هذه واحدة الثانية الثانية الخطأ منشأ الشبه لدى علماء الكلام ها ما حملهم على أن يقولوا بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود ما هو ظنوا ظنوا ظنوا ها أنه إن اشترك هذا المفهوم معنويا اتحدت الماهيات اتحدت الماهيات وهذا غير صحيح تعرفوا ليه؟ لأنه هذا صحيح فقط في حق المفاهيم الماهوية أما المفاهيم الفلسفية هذا غير مشروط فيها بالمرة فطبعا آه نقول الله موجود والإنسان موجود والعرش والنمل موجود والنحر موجود ولا يعني أبدا اشتراكا في الماهية فمهية النحر غير مهية الإنسان غير مهية كذا ليش؟ لأنه مفهوم وجوده موجود مفهوم فلسفي مش ماهوي لو كان ما هوياً مشكلة، هذه دقة الفلسفة، نعود إلى سؤال أخيناً الفاضل، فائدة الفلسفة، فائدة الفلسفة، سؤال جميل، وأنا كنت أتوقع أن أسأل هذا السؤال، طبعاً، أنا في ناس يقول لك، أنت يعني حكيت لنا كلاماً ومشاهدونه صعب وكذا، ويبدونا على البداية، وهذا البداية، هذا على الشط لسه، فنحن نتعمق كثيراً، ندخل في شغلات محقدة جداً، ماذا؟ لماذا نعمل ذلك لأنفسنا ونصدع دماغتنا في شغل الدين، يعني؟ يغنين عنها بفضل الله تبارك وتعالى طبعا هو ابتداء واضح إنه إيه مش شرط إنه يكون إيه كل إنسان متخصص في الفلسفة لكن زي ما قلت في أول درس أنت هتلاقي نفسك في الأخير تتفلسف دون أن تدري لازم لكن طبعا على تفاوت على تفاوت الدين نفسه على النص الإلهي المقدس المعصوم المحفوظ أنا بقول لك لم يخلوا إيه من حجج وبراهين وطرق فلسفية في الاستدلال والكلام موجود موجود لكن لا تأخذ إيه لا تأخذ العنوية الفلسفية مش موضوع فلسفة لكن هي في جوها هي فلسفية سأشرح لكم شيئا الآن من المفاهيم الفلسفية مفهوم بطلان الدور وعلماء الكلام استسلفوا هذا مفهوم خذوه من الفلاسفة مفهوم بطلان التسلسل مفهوم بطلان الرجحان بدون إيه ترجيح هذه مفهوم فلسفية نشرحها باختصار شو التسلسل اسم على مسمى التسلسل هو عزو ظاهرة إلى علل لا تتناهى عزو الظاهر علة والعلة إلى علة والعلة إلى علة والعلة إلى ما لا لنهاية العقل يغضب أن هذا مستحيل التسلسل المستحيل يعني لو قيل الآن مثلا عليك يا عدنان ان تحمل هذه الزجاجة فقلت أنا لن أحملها حتى أحملها الذي خلفي الذي خلف القلب إيه أو أنا لن أحملها حتى أحملها الذي ورائي وهكذا وبعد يوم يومين وجدنا أن هذا الزجاجة إيش حملت حملها عدنان إيش بنفهم الكلام هذا في الأخير انه في الاخير في واحد ما لاقيش ايش واحد يحيل عليه طلع هيك ما لاقيش قال خلاص بنحملها فالجبله وقال طيب اذا حنحملها انا حعملها فحملها عدنان هذا ممكن طبعا اه انه هذا الشيء كان ممكن يحمل ممكن ايه ما يحملش الجلب على انه حمل معناها ايه في عله ايه اولى لو شفناها لم تحمل خلاص اه فبنقول ايه معناها ايه في الشيء ايه في الشيء عله وقف عندها الحد هذا اسمه بطلان التسلسل مستحيل أن تتسلسل العنا إلى أي مالا نهاية تلو مستحيل طيب بطلان الدور طبعا الدور فيه أنواع منه بس نأخذ النوع المبسط الواضح حلو طيب أنا رايح أتقدم مثلا متخرج من الثانوية العامة إلى الجامعة عشان بدي أتحب بكلية نفط ريض الفلسفة قالوا آه تحب تدرس فلسفة إيه لابد تكون إيه متخرج من الجامعة يا جماعة ما أنا بدي أدخل الجامعة عشان أدرس وأتخرج لا لا نقبل في الجامعة إلا اللي دخل الجامعة وتخرج منها عمرك ما تدخل الجامعة مستحيل الشعر بيقول إيش؟ بيقول مسألة الدوري حصلت بيني وبين إيه؟ من أحب آه. لولا مشيبي لم أحب لولا إيه هواها لم أشب ما عرفنا إيش؟ مين اللي قابل؟ هو شاب عشان أحب ولا حب لما شاب؟ ما فهمنا إيش شعر لطيف شوف العرب هتقول إياه فبده إيه عبر عن فلسفة في الشعر يعني قال هذه مسألة الدور آه. آه. لأ إحنا مفهمناش بص هو حب لما شاب ولا شاب لما حب ما يعرفناش ما قال دور آه. قال فيها دور مسألة آه فهذا اسمه إيه الدور في الأخير بنشوف الدور إنت من باب اعتماد إيه الشيء على نفسه بصير كأنه طيب عندنا آخر شيء الرجحان بدون مرجح، ككيف ميزان آه. لو شوفنا واحدة إيه رجحت والأخرى شالت نعرف إنه هي هذه التي رجحت إنما رجحت إيه بشيء سقط فيها رجح إيه رجهها على أختها على الكفة الأخرى لك لا رجحت واحدة دولا مستحيل ملو أنظر دولا مش مش ليست مشكلة أن أنظر الهواء حتى الهواء لو لو زاد ضغطه هنا يرجعها لكن في سبب واضح طيب الآن نأتي إلى كل ما في الوجود من أي أقسام هل هو من أقسام المستحيل أم من أقسام الجائز الممكن يعني هو من أقسام الجائز أو الممكن كل ما عدا الله ما العرش ايه الفرش كل شيء يدخل فيما يعرف ايه بالممكن شو الممكن يعني الممكن هو الذي تستوي نسبته الى الوجود والعدم ولا بد من مرجح خارجي يخرجه من كتم العدم إلى ايه الى انوار الوجود اما ضوي خرج لحاله من غير ما حدا يخرجه مستحيل صحيح مستحيل واضح هذه اسمه ايه بطلان الرجحان بدون ايه مرجح لازم في مرجح فأجينا نشوف الوجود، القناة كله ممكن هتقول لي كيف عرفنا ممكن؟ هذا موضوع ثالثة براهين الإمكان كيف نثبت أن كل ما في في الكون هو من قسم الممكن وفعلاً من قسم الممكن مش من قسم إيش؟ الواجب إنما من قسم الممكن يمكن ألا يكون كما يمكن أن يكون تستوي إيه النسبة هاي رهف براهين وألفوا فيها كتب وكلام وسودوا صحائف كثيرة وأهراقوا مداداً غزيرة القرآن عبر بنفس الطرق, الطرق هذه ما رأيكم؟ قال أم خلقوا من غير شيء هذا بطلان إيش هذا؟ الله قال مستحيل. ها. هذا بطلان إيه الرجحان بدون إيه مرجح. الله قال هيك عند لحال كوجوده من غير شيء مستحيل قال. هذه التعبير قرآني رباني يا أخي ما في أبله ولا أفضح ولا أجمل ولا أبه. أم خلقوا من غير شيء مستحيل. أم هم الخالقون بطلان إيش هنا؟ الدور خالق مخلوق الشيء متوقع على مستحيل. أم خلق السماوات والأرض بل ليقونون هذا يعود برضو إيش؟ آه إلى مطلان الرجحان بدون مرجح لماذا؟ لأنهم غير لاقي أن يكونوا هم الذين إيه خلقوا مش ممكن ترتجحتوا لأن رجحت خلق مستحيل. ها هي لم تخلق إيه عبر الإنسان أم لما تخلق عبر إيه الإنسان ممكن في الثاني كمان آه آم خلقه من غير شيء أم هم الخالقون آه آم خلقه من غير شيء يمكن ندخل فيها برضو إيش مطلان التسلسل صحيح إنه لا يعني ما فيش سلسلة أول ما فيش حلقة أول في السلسلة بس خلقه هو لا مستحيل. فهتلاقي هذه البراهين موجودة في كتاب الله ومعبّر عنها في كتاب الله واحد يشرحها بيانيا زي الزمخشري واحد نحويا زي السمين الحلبي واحد فلسفيا زي الفخرازي ولا صحيح، فما تقول ليش القرآن ضد الفلسفة لا لا موجود موجود ما في عنا أي مشكلة ما في عنا اي لكن خلينا ننتبه ننتبه عاد هل أنتم لاحظتوا أن الفلسفة يعني كل القضايا اللي بتحثها هي قضايا دينية لا لسه تبحث في أشياء كثيرة وخاصة الفرس التقييد القديم هذيك سموه أم العلوم تبحث في كل شيء الأحجار والمعادن والفلك والهيئة هذهها والموسيقى والرياضيات والطبيعة معروف أقسامها وقول له حكمة علمية نظرية وحكمة يعني عملية صح ولا كل العلوم كانت داخل فيها فمش شرط يا إخواني يعني أنك تقول لي إيه الدين يغني عنها طب الدين يغني عن الطب لا الدين يغني عن علم الهندسة والمعمار لا عن علم الكيمياء وعلم الفلك لا عن علم الرياضيات لا الدين له وظائف محددة، آه، يودني فيها بفضل الله، الغناء كله، الفلسفة ثم الفنون أيضاً، وعلم العلوم يحتاجها نفر من الناس عندهم إيه طوق إليها عندهم نزوع ولياقة خاصة بها أهل وسان عادي، لماذا نحجر عليهم؟ آه، بس عندنا إيه؟ نعم، بس اللي عندنا مشكلة فعلًا مع الفيلسوف أو دارس الفلسفة لما يأتي يبشر بأشياء انتهى إليها فلسفياً. تناقض الأصول الدينية الأصول عقديّة ها وتضاربها وتشاكسها بس هنا مشكلة لكن هذه المشكلة كيف تحل؟ إن شاء الله هذا هي ح مع سؤال يمكن مفهوم الحرية أو كذا آه تحل بالسيف بالقتل بالتكفير بحد الردة ولا تحل أيه بمقارنة الحجة بالحجة يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وحل لاجنة في الأخيك علماء دين أو اللي بده يعني متورطين في قراءة الفلسفة. سؤال أخينا الفاضل عبد المحسن يسأل عن مفهوم الحرية وطبعا هو سأل وأجاب قائع عن الحرية يعني بدون قيود لا طبعا هذا ليس موضع اتفاق أن الحرية تعني زوال القيود يعني بالمطلق زوال القيود بالمطلق تعرف لماذا؟ أوه. لو كانت الحرية هي زوال القيود بالمطلق ستفقد ذاتها تصبح الحرية من ماذا وإزاء ماذا معناها؟ صح؟ هذا هو التفكير العدمي هذا بالطريقة هذه ما فيه أوه. تصبح إيه؟ يعني تدمر ذاتها يسميه المفهوم الذي يدمر ذاته بال بالطريقة يدمر إيه ذاته زين العلمانية مثلاً العلمانية الكلية أو الشاملة بسموها اللي عنده هذا الموقف الحدي من الدين آه. إذا أصرت على أنها كذلك فهي مشروع غير قابل لإستمرار لأنه نجاحه يعني إيش القضاء عليه في لا لو نجح هذا تنتهي مزبوط ولا ولذلك لا يمكن أن تكون إيش أي درجة دائمة للحياة <تصفيق> إذا هي مشروعها فقط إيش أنا تقصي إيه على الدين بالكامل، بعد ذلك خذه على الدين، إيش هو؟ لا تبقى على تنتهي، إلى حددناها سلبيا بالطريقة هذه فقط، فإذا الحرية في هذا الهد... ولذلك يوجد عدد كبير من الفلاسفة وضعوا دائما في تحديد الحرية أو تعريف الحرية دائما آه مفهوم تقييدي، لازم، مو نتسكؤ في روح الشرائع، عرف الحرية بأنها طاعة القانون، الحرية طاعة القانون قال هذه الحرية. الحرية عند هيغل ها تحديد ذاتي هيغل قال إيه الحرية هي تحديد ذاتي عبارة عن تحديد ذاتي مش تحديد خارجي هذه هي لو كان تحديد خارجي تعتبر قهرية مش حرية لكن ما دام التحديد ذاتيا فهذه الحرية والنظر مثال على ذلك نحن الآن اتفقنا على أننا أي سنة أخذ راح مثلا لعشر دقائق وافقته ما فيش واحد قام قال لا أنا بحطلد عشرة فترة قصيرة جداً هو كالأخير مثلاً قلت له أنه الحال صحيح؟ آه. وفقته أو وفقته في البداية عن أنه نأخذ أربعة أسئلة أربعة أسئلة وفقته ما فيش اعتراض آه؟ وبعد ذلك إيه؟ خضعنا للشيء هذا ما ينفعش واحد يقول أنا مش حر أنا أشعر بإيه؟ بالمقهورية أبداً بالعكس أنت الذي طلبت هذا و عليه جماعة مثلاً لاحظوا إيه؟ أنه في منعطف معين تكثر الحوادث. فطلبوا من البلدية أن تقيم إيه هناك مثلاً إيه الترافل شو اسمه ترافل لايتز اللي هي بسموه الإشارات المرورية فأقامته أو بطب مثلاً حطوا إيه إشارات مرورية تنظم إيه سير السيارات وإيه والمرّة ما ينفع الشيء واحد يقول إيش أنا والله أنا شايف إنه هذا ضد حريتي ليش لازم أقف أنا كلما إيش أعطى الضوء الأحمر أنت طلبت هذا المواطنون طلبوا هذا هذا الصحيح وأستجيب لطلبهم صح يقيد إيش حريتهم المطلقة هذه الموجومة يقيدها لكن هذا التقييد هو عين الحرية يقول هيجل هذا اسمه إيه تحديد ذاتي احنا أردنا ذلك وهكذا أنا بحريتنا تخيل بالتحديد الذاتي ليه لأنه مفهوم حرية مطلقة ها بلا قيود غير موجود ولم يوجد ولم يوجد أصلا وليس لائقا بالإنسان مستحيل لك أنا في ما هو أعجب من هذا رب العالمين تبارك وتعالى هل يعني أعطى نفسه صلوحية حرية بهذا المعنى؟ جعبوني دينياً ها دينياً لا قال يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي تحديث ذاتي ربنا هو هيك لا إله وكان بيقدر إيه؟ بيقدر الله علم الله علم آه وما ربك بظلام ما تتعجلش عارف ليه؟ لو تقول الله يظلم أنا بقول لك آه؟ لا يظلم إلا الناقص الكامل المطلق لا يظلم صح ولا لا؟ إيه؟ ليه؟ من الذي يظلم؟ من الذي ضاب إذا الحين شوف مثلاً نفترض إيه إنه في واحد طاغية مثلاً ها واحد طارية وقالوا واحد يعني مغلوب على عقل وواحد مجنون عارضه قال هذا طاغيه، المجنون ماشي الطاغية المجنون يودس خاطن النظام حياض حضضوا ماش الطاغية لكن بيؤثر عليه لكن لو الشعب يتحرك ويطلع مليون واحد آه بعض العوامر يبغى يضرب الناس بالرصاص لأنه أو طبعاً يظلم لأنه خائف مس مغلوب على أمر بدو يصير ها لكن رب علينا نخاف من مين ها ومن ممكن إيه يتابعه بالمطالبة ها الله قال ما في تبيع وأنا مصحيح ما في تبيع إلي وقال إيه ولا يخافوا إيه عقباء قال بدم ما ما ولا واحد بقدر إيه ينتقم مني وفيش واحد بقدر إيه يلحقني الله قال لا يتبعني هاي مع التبع يطالبني بالثأر ما قال ما فيش ما فيش الملك كله لي ومع ذلك قال إيه إني حرمت الظلمة بعلمنا على نفسي ما فيش شخص حريه مطلقة أفعل كل ما أرد كيف مش حتى أكرمكم والله حتى الحونات لا تفعل هذا حولت محددة بأشياء أيضاً ولو كانت على مستوى الغرازي ولا ما صحيح؟ محددة بغرائزها رغماً عنها كمان لكن السؤال اللي يبدو ذكيا عاد لدى التفصيل لماذا مثلا إحنا وافقنا وخاصة يمكن ايه المفكرين الإسلاميين أن حرية الأخلاق عموما وفي الجملة تقيد وحرية الاعتقاد تكون مطلقة قبل أن أجاوب أريد أن أختبر أعيد اختبار هذا المصطلح حرية الاعتقاد آه. إنها مطلقة. ما معنى حرية الاعتقاد؟ انتبهوا. ما معنى حرية الاعتقاد؟ نحن نبارح أخذنا كلام عن بعض القضايا أو تحليليه أو تركيبيه كذا. هل تجد نفسك حرًا؟ أنك تعتقد بواحد زائد واحد بسوى اثنين أو بسوى ثلاثة؟ عندك حرية هنا؟ ما فيه. أه؟ أنت مضطر أن تدعم بأن واحد زائد واحد سوى كمي؟ وين الحرية هنا؟ ما في حرية. طب لماذا انتفت الحرية هنا؟ هل انتفت الحرية؟ نعرفه ممكن ما نتفتش انتبه معناها تعريفنا الحرية غائم مش دقيق تعريف الحرية إيه غائم وغير دقيق يعني أنا بشوفش أنني إيه مجبر على الاعتقال بأن واحد زائد واحد بيسووا اثنين أنا مش شايف ومش شاعر إيه بالمجبرية أو المخورية وفي نفس الوقت مش شاعر بالحرية بالمعنى إيه الذي قرأ في ذهني الحرية اللي هي إيش الانتخاب والاختيار بقدر اختار الطريق هذا أو الطريق هذا الشيء أو نقيضه أو عكسه مش شاعد إذن إيش القضية قضية زي ما قال أفلاطون قال معظم خلافات الناس وإشكالاتهم الفلسفية ناجمة وناشئة عن عدم تحديد المصطلحات نتكلم مش فاهمين بالضبط عن ماذا نتكلم احنا. لو حددنا مصطلحاتنا بدقة تقريبا 75% من المشاكل الفلسفية الفكرية تنتهي ثلاثة أرباحة تنتهي بيدها لا بضربة واحدة إذن نرجع مرة أخرى إذن لفظة حرية توحي أول ما توحي بإمكانية إيش؟ الانتخاب معناها لما إيه؟ إمكانية الانتخاب تختفي لسبب أو لآخر بطبيعة الأمور الحرية ليه كلها دور فما نقول لش في حرية إذن أنا لست حرا أن أعتقد أن واحد زي أحب سوي اثنين هذا كلام غير صحيح تعبير غير سليم نقول أنا حر ليه؟ لأن الحرية هي إمكانية انتخاب ما في انتخاب هنا؟ عندك سبيل واحد هنا، صح؟ عندك سبيل واحد لا في كلام هنا. ااا أنت مش حر إيه؟ نفترض ااا إنك تحب ابنك، ولا أنا حر أحبه كذا؟ لا، هذه شغلة غرزيه فطرية، صح ولا؟ لا. مهما حاولت وروح حلفت على المصحف إن أنا بحبه إيش؟ نعرف أنك إيه؟ يعني لست صادقًا معه ولا مع نفسك. ااا الإنسان ااا يهو أولاده أجزاه بالفطرة سبحان الله حتى حاول يفعل هذا بالفطرة شيء مركب فيه. آه. إلا أن تختل طبيعته صحيح يجن يغلب على هذا شيء ثاني آه إذا هذا مش قضية إيه مش قضية حر والمشحر حر أبداً. هذه قضية مختلفة إذا فهمنا هذا نرجع الآن حرية الأخلاق مخيرة حرية الاعتقاد مطلقة حرية الاعتقاد إيه مطلقة نفس الشيء الاعتقاد هل نحن نتحدث في الدائرة الأوسع على الاعتقاد ولا الاعتقاد إيه بمعنى محدد اعتقاد ديني أيديولوجي إذا بالمعنى إيه المطلق لا يصبح السؤالان سؤالاً واحداً طبعاً قبل شوي جاءت أخت فاضلة وسألتني عن موضوع النسلية في الأخلاق النسلية في الأخلاق ما يراه هذا الشخص مثلاً شيئاً سائغاً يراه غيره هي جريمة صح ولا لا يعني في الغرب مثلاً, مثلاً سألت الأخت قالت قالت مثلاً يدعونا إيه يعني إلى التساهل مع الشذوذ قال من حقوقهم من حقوق الناس أن يفعلوا أجسامهم ما شاءوا شاؤوا إحنا هذه بجريمة نكراء ولا مصحيح ونعاقب عليها ونطالب بالمعانق عليها هم بنشوفها تقييداً للحرية إحنا بنشوف هذاك إيه جرائم أخلاقية أو مجتمعية إلى آخره موضوع النسبية آه. الشيء هنا بكون خير هنا بكون شر آه. هذه المسائل تبعلي إيش الاعتقادات معينة برضو فلسفية أو دينية أو قيمية إلى آخره ها وتقولي قد إيش أنا حر إلى أي حد أنا حر أن أعتقد كذا كذا ها وهل يسمح المجتمع أن يمارس حريتي هذه بنشر أفكار في هذا الموضوع مثل الاجتماعي أو الفلسفة أو الملة أو الدين المسائل المتداخلة إذا فصل موضوع إيه الأخلاق والسلوك عن موضوع الاعتقاد بالمعنى الأعمل الاعتقاد فاصل برضو تعسفي مش دقيق مش فلسفي شفت في الأخير هتلاقي جذر مشترك للمسألتين كلتيهما للمسألتين كلتيهما لكن إذا إيش لم نعتبر هذا العمق في هذا الجذر المشترك وأخذنا المسألة على ظاهري كما يفعل البعض فأنا أقول لك صح مبدئيا هناك ما يسوغ التفرق بين المجالين وشيء أنا أشرت إليه ربما إيه أول أمس إيش هو آه. إنه خطأ الفكر المحض آه، مش الفكر الذي يستحيل السوق مباشر، يعني أفكار زي ما قلنا إيه الفلسفية، أربو حتى العقديّة، علميّة، آخره يمكن استدراكه، لكن الخطأ المثلك أحياناً يدمر الشخصية، صح ولا؟ يعني إنسان لو تورط زي ما قلنا إيه لا قدر الله في قتل إنسان، عنده هيك مبادئ معينة أخلاقية، ثورية، سياسية، آه، سمحت له اليوم على فكرة بقريم كان في النهار جديدة كويتية لقاء مع عبد الزمر. تعرفوا هذا اللي متورط في خضية السادات وكذا شي فضيع شوف الناس كيف تفكر مسكين وهذا رجل كبير في السن يعني وعساس كذا وإسلامي آه في ساداجة فكرية كمان آه. قال له أنا أصلا لم أتورط في قتل السادات لم أتهمه أنا اعتبرت محرض أو كذا المهم ولذلك لم يطالب بإعدامي الناس اللي أفتوا آه بإعدام السادات وبحل ذمه قال هؤلاء الأخطأ وهذا الخطأ يتدارك بالدية <تصفيق> تتخيل شي فضيع شي فضيع لسه مازال يعني ما زال عنده هذه البذور ال العنيفة المخيفة الاستقصالية بالديا ووفتي نفسه قاعد عمل حاله مفتك في نفس الوقت هو رجل عسكري وكذا عامل حاله إيه ليه كيف يتدارك بالديا الدية هذا وين الله شرع لها في الخط الخطأ هل يجي إنسان يعطي فتاوى بقتل الناس ها وقتل زعماء؟ ويحرض على القتل وتقول لي في الأخير هذا أخطأ وبيخرج من التبع لمجرد إيش عدية شو هالكلام هذا مش معقول آه فكذا أقول إيه الأخطاء في المجال هذا الأخلاقي من الصعب في مثل أجل يقول يقول خطأ الفكر يستدرك لكن قطع العنق لا يمكن استدراكه لما يكون خطأ يؤدي إلى قطع رأس واحد كيف يستدركها لذلك يقول أحد القانونيين قبل أن نقطع الرأس علينا أن نتمهل طويلا طويلا لماذا لأن الرأس لا تلأ مرة أخرى إذا قتلت الإنسان رأيك بعدين تكتشف أنه أي مكان يستحق القتل أو المسألة فيها نظر زي مثلاً مع الدكتور ترابي في السودان، لما أفته هو اللي أفته، وحرض الرئيس السابق النميري على اللي محمود طه هذا، زلم جو السبعين عمر السبعة وسبعين، قال حد الردة وقتلوا قتلوا الرجل، أعدموه، بعدين راحت آية الدكتور دكتور ترابي قال لا ما فيش شيء اسمه حد الردة في الإسلام، غلط يا جماعة لا لا لا ليه لأن ترابي نفسه كفر واطول باب قالوا هذا مرتد كافر كيف رقتلوه؟ كيف ما في أصلاً ما فيش حد الردة في الإسلام؟ حنقول وين صار فرأسه؟ ااا الشيخ خطأ هذا، هترجعوا. لذا كنا بقول لا نخطئ الرجل إيه في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة اتمهل في موضوع لل فقصد أقول خطأ الأخلاق عاد مثبّل ها ومطلوب حرية بلا قيود في الأخلاق عملية أول من يدفع ثمنها الشخص نفسه فضلا عن المجتمع والهيئات الاجتماعية كلها مسألة خطيرة لذلك لا بد أن يكون فيها شيء يعني شوي أكثر محاضرة ما نقولش كذا لكن أكثر محاضرة الموضوع الأخلاقي وأن ننتخب خياراتنا الأخلاقية والمسلكية على مهل على نار هادئة الموضوع الفكر هذا بالعكس موضوع سهل ومتسامح فيه أكثر هذا من حيث المبدأ زي ما وإلا في الأخير الجذر المشترك بين إيه المسألتين الجذر مشترك بينا المسألتين في أخ بعث لي سؤال عن حد الردة وأعتقد هو امتداد إذا هي السؤال مفهوم الحرية حد الردة وهل هل يتناقض برضو هذا مع إيما حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية السلوك إلى آخره إيه واضح إنه بتناخذ طبعاً إنه بتناخذ لا بتناخذ حد الرد يتناقض ليش؟ آه. طبعاً هذا موضوع طويل وأرجو أن وفق في عرض إن شاء الله هيك في عشر دقائق موضوع طويل جداً ومعقد فعلاً آه. واحد يا إخواني يعني ليس من العادي أن يكون موضوع مثل هذا يتعلق إيه بالدماء قتل في قتل يعني قتل الإنسان آه. ولا يذكر في كتاب الله في آية واحدة إيش معقول؟ آه. يعني حد السرقة مذكور. صحيح حد القذف مذكور حد الزنا مذكور الحرابه مذكور والقصاص طبعا عندنا إحنا بعتبروه غير حد لكن هو يعني له اسم خاص مذكور لكن حد يتعلق بالقتل قطع العناخ مش مذكور بالمرة والمذكور في كل آيات كتاب الله عكسه تماما روح القرآن الكريم مضادة تماما إلى هذا الحد وعلى الكريم على لسان الأنبياء جميعا أن نلزم لها كارهون رام الصحيح أف أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لكم دينكم وليهدين إن حسابهم إلا على ربي لو تعلمون رام الصحيح الحساب عنده ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون اختصاص عند الله ها ولو شاء ربكم رجع على الناس أمة واحدة يعني قضية الله يريد هيك اختلاف الناس في العقائد والأديان والمعاهدات الله بدو هيك الله يريد هذا سنة كونية رام الصحيح آه ولذلك خلقهم آه وقال لك كل واحد حر ولكم دينكم فعلا ولي دين هذه روح القرآن الكريم حد لي بس النبي خالفها لا ما خالف النبي أبدًا حد لا هو اللي قال أقتل وأقتل آه لابد أن نعيد قراءة هذه الأحاديث النبوية الصحيحة لن نشكك في صحتها حديث الصحة ثابت حقيقة حديث قتل المرتد وكذا لكن النبي أيضًا اتفق مع روح القرآن وخالف هذه الأحاديث وفي غير مرة ومخالفة صارقة والنبي لا صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة لابد أن تقرأ قراءة جديدة، لابد أن نفهمها من زاوية جديدة إيش البصير إيش اللي صار، مش بهالبساطة هذا إنه خلاص مرتد يقتل وانتهينا. طبعا وقبل أن أمين في يعني استعرض بعض هذه النصوص والاستدلالات، أحب أقول إنه الطريقة ال العقلية اللي بعتمدها بعض العلماء والمشايخ هو عارض في تبرير حد الردة عقيدة جدا جدا ومتهافتة غير مقنع بالمرة، تقنع فقط إيش يعني بعض العامة. لما اقول لك ايش في شيخ الآن هيو محدث كبير وحي يرزق بارك الله فيه والله بهذه العبارة وتشوفه في اليوتيوب لا احنا نقول لهم يعني دخول الحمام زي خروجه استغفر الله العظيم صار الإسلام هذا الدين عظيم والشرع الخاتم صار يشبه بالحمام ايش الكلام الفارغ هذا هيك يدافع عن الـ الـ الاحكام الشرعيه ها دخول حمام زي خروجه هذا منطق رايء المنطق هذا حلاته مو منطق رايء وخلاص اه اه وتبريري بس فاشل في ناس زي الشيخ المرحوم العارف الشعراوي ورحمة الله عليه رحمة واسعة قال لك لا قال لك الإسلام حتى عادل في حد الردة وطبعا كلام كله هذا كلام انشائي ليش قال لأنه إيه شرح بنقول لأي واحد قبل ما تسلم خذ فرصتك كاملة روح فكر مرة وألف مرة إحنا مش مستعجلين لكن انتبه وانت حر معك حرية كاملة قبل ما تسلم تكون زي ما أنت الشيوعي بوذي أنا إذا دخلت الإسلام، الحرية دي انتهت، تبقى مسلم إلى أن تموت. طلعت من الإسلام تقتل، الله، شو الله عليك يا الله؟ قال كأنه حكى شيء يعني جوه لا، هذه مصيبة حكى شيء، بصراحة لا ولا واحد عاقل ومتحرر فكري يوافق على الكلام. لماذا؟ تعرفوا ما المسكوت عنه، ما المفروض يعني في كلام الشيخ شعراو رحمه الله عر رحمه واسعة؟ المفروض في كلامه أن الإسلام حقيقة مطلقة. وأول ما تصل إليها انتهى رجوعك عنها يعني أنك إنت إسلام مكابر وجاحد وفعلاً كافر وتستحق إهدار إيه دمك واضح؟ طيب الجزء الصحيح أن الإسلام فعل حقيقة مطلقة صحيح الإسلام هو الدين الحق والدين المطلق لكنه ليس كذلك في يديهم كل واحد فيه يا جماعة نحن بشر عند الله في علم الله صح هذا الدين الحق والمطلق إلا لأ إحنا مباشرة نتعاطى معاه كبشر وكل واحد حسب عقليته المفروض الثاني المسكوت عليه في الكلام الشيخ شعراوي رحمه الله عليه إنه الإنسان أي واحد فينا حتى لو كان عنده شهادة إعدادية ها مش أكاديمي عنده إعدادية وبعدين أو عامل بسيط غربان حتى مش دارس واهتدى بالإسلام شعراوي بيقول معناه هذا معنى كلامه إنه هذا ما شاء الله يعني عقله الآن تم وقبوله عقله أكبر من عقل أرسطو لا يقبل الخطأ وذكبه باللؤلؤ العقل هذا اللي عنده ها تمام علشان هيك خلاص هذا عوده يعتبر كفر بالعقل نفسه، فيقتل غير صحيح غير صحيح. سواء هذا اللي دخل الإسلام، عنده إعداد، والابتداء ولا عنده عشر شهادات دكتوراه، أنا بقول لك هو بشر ما معنى بشر؟ يترقى فكره، وعاطفةه، واستذلالاته طالما هو حي. الإنسان حتى يتناسخ فكرياً، أنا بقولك الإنسان اللي أيه يكبر أي واحد تشوفوه اليوم بيحكي كلام، بعد عشر سنين بيحكي نفس الكلام، يغصروه أيديكم منه. قلها الإنسان فارغ، بصراحة هذا بيع كلام، آه. السّان العادي مش المفكر والفيلسوف، الإنسان العادي لازم يتطور باستمرار طرحاته، ومنظراته أفكاره آه مش كل شيء فيها مش كل شيء فيها أبداً لكن أشياء كثيرة يعني أل ألبرت الفيلسوف الألماني الكبير آه, آه. الإنساني قال إيه قال لست أنحى لقب أو شرف التلقيب بلقب مفكر لكل من ليس لديه شجاعة أن يتناقض مع نفسه إيه انه بعدين يقول شغلات أكس تماما اللي كان يقولها قبل سنين لازم وهذا شرف المفكر مره واحده اجى يعيرني شو هو يعني هيك داخل في بعضه مسكين هذول المتشددين قال لي اصلا أنت يا شيخ عدنان آه. انت تتناقض كل فترة فتره قلت له تتناقض كثير ما أتناقض. <تصفيق> قال لي أنا مش فهمك. اه في لقاء صحفي قلت له هذا شرفي هذا فخري قلت له كل إنسان يقرأ ويتعلم هو هذا طبيعي قلت له قلت له ملي يتناقض هذا الانسان الفارغ هذا ما استوعب مسكين مش فاهم وبدوا لا تخلق تبين ثلاثة فأي شيء وتبقى ترددها إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. ما صحيح يا أخي؟ لازم فيه سيدنا إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماء. ولتكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل وراء المسألة فيها تدرج. بصراحة وشوف البداية على فكرة العلماء أخذوا هي فقط آيات إيش؟ فلما جن عليه وقالك هذا في مقام إيش؟ المحاج بحاج الكفار ها لا أنت شوف بداية الصياغ. وكذلك نوري ول يكون من المُقينين وبعدين وين يصير هذا إبراهيم بالذات يبدو عنه الشخصية إيه النبوية الشكية الأولى كان لأنه غادي جاء ولكن يطمئننا قلبي وعارف يا دبراهيم إنه حتى اليقين عنده إيه عنده رتب باختلاف إيه المصدر والمنبع وجهد الاستدلال صح ولا لا يعني الآن من يقول من يقول إنه الإمام بأي شيء غيبي عن طريق الاستدلال وعن طريق إيه البخوع للنص الوحياني آه ويعطي يقين هذا لكن لا يختلف يقينه عن يقين معينة هذا مكابر يختلف يختلف يا سيدي هذا رتبة وهذا رتبة الغرال الكريم في عنا إيش في عنا علم اليقين وفي عنا عين اليقين وفي عنا حق اليقين يعني إنسان سمع العسل عمره في حياته لا شاف عسل ولا ذاق عسل سمع العسل صفته كذا كذا كذا وطعمه ولذته وإلى آخره كذي كذي كذي علم هذا صار علم يقين مصدق وكلنا سبحو على العسل بس هو مشاببوش بعدين جبنا له يا. وشافه أو, أو شاف الخوم تبعه وإلى آخره صار عنده إيه عين يقول هذا العسل والآن آن الأواني يا أبا عسل أنت تعسل رأ أخذ كذا هو هذا حق اليقين عاش عاش التجربة لذلك في عنا إسلام وإيمان وإيش وإحسان ما الصحيح آه في عنا إيه يقولك إيه شريحة وطريقة وحقيقة سلفين بن جن وش هذا عادي عادي هذا هو إسلام إيمان إحسان هذا اسمه علم اليقين وعن اليقين حقيقة هو خ, خ... خ... خ... ليش بخوف المصطلحات يكره كلمة فلسفة منطقي طريقة شريعة قدس الله وسر يخافوا مسكين لا آه. ابن جني كان يقول العربي إذا أحكمت المعنى تساهد في اللفظ ما تخاف اللفظ أنت لا ما شحتها في الإصطلاحات الإصطلاحات لا بتخوفنا ولا بتزلزلنا المهم تحقيق ايه المضمون والمفهومات مزبوط ولا فقال لك عنا اي شريعة وعنا طريقة وعنا حقيقة الشريعة هي علم اليقين فضل الله آه. الطريقة هي ايه عين الحقيقة حق اليقين الشريعة هي الإسلام الإيمان هو الطريقة إيمان الحقيقة هي إيش الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى خلاص مثل قصر الإنسان سمع إنه في نهاية الطريق فيه قصر جميل وفي كذا كذا كذا ومن تراث الأندلس ياها كاتبنا الكبير آه وأنت شو رحتها ومشوق يحدوك الأمل والشوق اللهج وبدنا نروح على قصر حمر ولا قصر كذا طيب وبعدين هي آه هذا آه هذا الإسلام آمن بالشيء هذا، هذا الإسلام سمع به. بعدين ركب إيش، سير تبعته يمشي إيش في الطريق المؤدي إلى هذا إيش القصر، هذا إيش الإيمان أو بسموه إيش الطريقة يقطع الآن. وبعدين إيش فتح له أبواب القصر ودخل القصر وبدأ إيش ها يعني يرى ما فيه ويتمتع بمجاليه. هذه سماه إيش الحقيقة هذا، هو حقيقة الآن. هذا بصير. فإبراهيم عليه السلام عارف، لكن قبل بدي بدي أشوف. وإذا بشوف بس عنده طمأنينة زائدة له أرني كيف ما قالواش إيه برهن لي أنك تحي الموتى مو عارف إنه الله يحي الموتى قال بس بدناش ها أشوف الآلي كيف بيصير الآلي شفت؟ الآلي كيف يعني؟ كيف تحيها؟ وربنا ورجاء أنا فعلًا فقاص فيه وكذا خلاص آه. صار عنده هذا ال هذا ما بلا شك لذلك الذي ينسب للإمام علي كرم الله وجهه أنا صرت مش مقتنع به يقول لو ارتفع الحجاب مزتوا يقينا، ما اعتقد ما اعتقد إيمان على قالها. مستحيل. في فرق بين إيمان إيه بحجاب وإيمان إيش؟ وإلا فالحجاب حجابه اسمه الحجاب أصلا هو. ولا مصحيح الحجابه حجابه حجابه النور لو كشفه لو أحرقت سبوحات وجهه منتهي تاه إليه بصروه من خلقه ولا مصحيح. وما معنى الإدناء؟ وما معنى التخريب؟ ولا مصحيح؟ كيف ها فنرجع. فاا اللي بده يقوله إيش إنه هذا مش صحيح الدعان والإنسان إذا اهتدى إلى الإسلام بكون إياه بلغ إيه ذروة التفكير العقلي وقمة الإجتهاد في الفكر وخلاص مش صحيح بالعكس بكون في مرحلة فكرية قد يعله بعد سنة سنتين بعد عشر سنين ها وظهر له شبهات معينة تجعله يكتشف هو على الأقل في ذاتيته إنه خياره باختيار الإسلام كان إيه كان غير صائب وغير سليم فبده يبدو له يعني لك أنا بدي أبطل عادي مع السلام ايش نعمل لك؟ اه. ايش نعمل لك؟ نقتله. لا ما نقتلوش.